قال انني لا يحزنني لا يحزنني ان يحزنني تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبه ان اذا لخاسرون <تصفيق> <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك ايات الكتاب المبين مثل كثير من الصغار يبتدي حروف يقول ألف لام را هذه هي آيات الكتاب الحروف التي يتكون منها الكتاب يعني هذا الكتاب مخول من أي من الحروف العربية أو من اللغة العربية فالمفروض أنهم أيش تعلموا أنهم يعني إن, إن, إن ما, ما استطاعت وتأتون مثل لأنهم من عند الله لأنه لو يجي بلغة ثانية ما من منهم يقولوا لا كان من لغتنا نحن من السفر يعني نحنا من الطبيعي نسفر مثله ولا لكن إن يأتي من لغتهم ومن حروفهم من نفس التراث نفس الحروف نفس الأصوات وما يستطيع يعني يفعلوا مثله ولا يتوه مثله ويعججو وفيعني هذا دليل على أن هذا من عند الله حتى هذا الأصوات ألف لام الغاء هذا يعني عادة ما بي يعني بيعبر بها الذي بيجي ويتعلم. هذيك تعلم الحروف ال واله... العلم بالحروف الهجائية. وفي زمان الرسول كان الناس أمين ما كان يتعلم. نادر هذي بيجي بيست... بيعرف ألف باء تاء ذا. نفس الحروف هذا أصواتها. ويجي يجيبها وهو ما عارف شيء ولا يتعلم يجيب هذه الأصوات. إنا أنزلناه قرآنا عربيا. أنزلها الله قرآنا عربيا لعلكم تعقلون لعلكم تفهمونه يعني وهذا نعمة كبيرة للعرب نعمة كبيرة لأنه ذلك يعني إنجوا أهم كتاب أهم كتاب يستفيد الإنسان منه بلغة يستجيز يكون مفهومة له يعني الكثير يعني هو, هو رفع من شأن اللغة فالله جعلها لنا لأيه لحنا لعلنا نعدل ونفهم ما فيه لأنه لا قالوا قالوا قالوا كان قالوا قالوا له لا فصلت آيات نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن يقول الله نحن نقص عليك يا محمد أحسن القصص أحسن القصص لأنها كلها سواق كلها حديقة خالية من الكذب ومن التذيب كان فيها دروس كبيرة فلذا كان أحسن قصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا بما أوحينا هنا ماء ظاهرنا مصطرية يعني كأننا قال بإيه حائنا بإيه حائنا إليك هذا القرآن بنقص عليك بأن أوحينا إليك هذا القرآن وإلا فأنت لم تكن تعرف منها شيء وهذا أيضا من الأجلة على سلق نبوة محمد عندما يذكر لهم قصص وأحداث ما كان يعني ما ما يعني ما يعرفها نهائيا بما أوحينا إليك هذا الكتاب بهذا القرآن وإن كنت من قبله لمن من الغافل وإن هنا بقول مختصر من السجيلة يعني مؤكده وإن يعني أثلها وإنه كنت وإنه أي كنت من قبله لمن من الغافل يعني قبل أن ينزل إليك القرآن ما كانت تعرف شيء عن هذه الأشيء بصدق. إذ قال يوسف لأبيه ناقص عليه إذ قال يوسف اذكر إذ قال يوسف لأبيه يا أبتى إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والكمر عندما قال يوسف يقول لأبيه يا أبتى إني رأيت يعني في المنام رأيت أحد عشر كوكب ورأيت الشمس والكمر وش راهن بس قال راهن سجدوله يوسف هذا الصغير يقول أبوه هذا الرؤيا يعني حلم رأى في المنام قال أحد عشر كوكب والشمس والقمر سجدوا كلهم له إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ليساجدين يقول أبوه أبوه فهم الرؤيا وفهم أن الشأن عظيم قال يا بني لا تقص رؤياك على أخوتك لا تذكر لحظ هذا الرؤيا لأن يعني, يعني لأنهم باي ينشأ فيهم غيره وآج وحسد عليك بايضره لا تتفص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا لو يعرفوا لو يعرفوا لك شأن عظيم وإنك كذا باي يدبروا لك الحيل يكيدوا لك كيدا يدبروا لك أي مصيبة إن الشيطان الإنسان عدو مبين لأن الشيطان عدو واضح العداوة للآسف للإنسان هو عدو لك بايحاول ان يبرك عن طريق اخوتك وعدو لاخوتك بايحاول ان يورثهم في مضرتك يعني ما هو مخلي لهم يعني يعني ما هو مخلي الهم, الهم يسبروا على هذا الامر اذا عرفوا ان لك شان كبير ان الشيطان الانساني عدو مبين بايكيد و بايكفون وراء اخوتك حتى يكيد لك كيدا اذا هذه الرؤيا تدل على أن الله اختار هذا الشخص وإن الأشياء عظيم يوسف عليه السلام قال وكذلك يتبى ربك يختاره ويعلمك من تأويل الأحاديث تأويل الأحاديث وتفسير الأحلام علم الله الشيء الكثير في تفسير الأحلام <تصفيق> مثل أجمله قال ابن إلحسس ظهرنا من الله فيقول وكذلك يجتبيك ربك مثل مختارك ويعني جعل الشمس جعل أحد عشر كوكب والشمس والقمر تجدوله هذا بالنسبة أيضا ملاحظة بالنسبة للسجود هو انت يعني وكذلك يجتبيك يعني الله فيقول لنا لا تخطيه فالآن لا تخطيه <تصفيق> حتى تلك السجود لا الله في كل وقت ربه يكتب <تصفيق> يكربو. <تصفيق> للظاهر نقال خطاب عاد الصعيد، لكنه ما ما قدم بالضرورة خطاب التكليف بالنبوة. <تصفيق> <تصفيق> أيضاً برجع يظهر لنا حين الجعر ما في البيت والجع قال الله له، برجع خب لهم. هنا ببلاء بقينا في مثلاً السجود، نقال أحد عشر كفر والشمس والقمر أهم ساجدين له. بيفسروا الأحد عشر صوتا بنم اخوته الأحد عشر صوت. والشمس يعني والقمر يعني أبوه أمه. من تلاقي كلهم. مسألة السجود. هل يجوز السجود البشر؟ هذا مسألة. عاده كنا إحنا سجود البشر. ف. هي في الواقع هي السجود لها بحسب الاعتبارات السجود نحن نستنكره لأننا لا نعتبر السجود الله خضوع وعبادة ولا جوز الخضوع والعبادة إلا الله لكن إذا كان السجود عبارة عن احترام فقط ما هو عبادة سجود هنا إذا هم سجدوا له يعني إذا قلنا ان السجود المراد به العبادة ما يمكن أن يحجدونه إيه هنا في ذن هنا قال معناه بيفسروا قال بعضهم يقول يسجدوا لسج يعني رأيهم لي يعني الأجل ما نمسجدوا له وتوجهوا بالسجوده يتأولها بعضهم لكن يتأولها على أساس السجود معنى العبادة أما بمعنى الاحترام والتقدير صح ما ماذا معنى لا لأن سجد بالسجود ما عندهن فهنا نفهم معنى السجود من حيث السجود بمعنى الإبادة هذا ما يجد إلا إلا إلا إلا أما إذا كان معنى الاحترام والتقدير في ماذا ما مانع؟ إذا أبعها شرع حتى إذا شرع أبعها إذا لم يكن لا، الآن لا، إنه ممنع إنه حرمها الشرع يعني الله أضحه إن الله حرم السجود حتى ولم باب الاحترام لكن الأشياء السجود من معنى العبادة هذا عقلا لا يجود إلا الله أما السجود من معنى الاسترام فإن هو يجود إذا ما بهم أنا من الشر الله قد منع في شريعتنا الآن وهناك ما بهم أنا إنك تانيش في جوتها ما تنقل عنه ما هي حاجة عقلية وكذلك اجتبك ربك ويعلمك من تأويل الله ويتم منعمته عليك وعلى آله عبوب عليه وعلى أخوته الأحاديث الظهر نهل الأحلام أكثر شيء يعني معها خبرة في تأويل الأحلام يعني أطرعها الله على تأويل الأحلام من <تبارك> يعني مثل ما اجتباك وجعلهم تجدو لك كذا <تبارك> ايه. ايه جعل لك مكانه اجتباك أيضاً اختاره وعلّمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آله عقوب وعلى إخوتك إنه هنا يوسف بن عقوب فهم حد هو عشر, هم عشر. أولاد يعقب. ويعقب هو الثاني عشر فهم اثناعشر أبناء يعقوب ويعقوب هو في الواقع اسم إسرائيل بيقولوا إسرائيل بيقولوا بني إسرائيل بني إسرائيل ما بنقول بني إسرائيل بني هم بني يعقوب إسرائيل في الواقع هو اسم النبي للنبي الذي هو يعقوب يعقوب عليه السلام. السلام هو إسرائيل هو اسم إسرائيل يعقوب هو هو نبي إيه الحين تقول عبد الله زين يقول عبد الله لا. قال وعلى آل يعقوب كما اتم على أبويك من قبل ابراهيم واسحاق ايضا قالوا بعض يعني مثل ما اثم عليهم النعمه وجعلهم اش بعثهم الله هداه للناس ودعاه للحق وعرفهم الحق وعلمهم هنا قال اذا اطلق أراد بالأبوين يعني اجداده إبراهيم ابراهيم واسحاق من اجداده قال كما على قال انها قال كما سمها على ابوي بكل يوسف ابوي من قبل هو ابراهيم واسحاق ابوي يوسف ما هم ابوه ابوه يعقوب يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم يعني اسحاق هو جده الاول وابراهيم جده الثاني فالامر مراد بابواك جدك الاول وجدك الثاني فاذا قالوا بعضهم يسمي يعني الله اطلق لفظ الأب على الاجداد سمع الأجداد آباء يقول أبي فلان يعني ورد يده وردك فالقرآن في هذه الآية لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين في يوسف وفي إخوته وما حصل لهم آيات عجيبة لمن أراد أن يعرف السائل الذي يسأل يحاول يفهم الموضوع لأنها دروس عجيب هم؟ حصده وأرادوا القضاء عليه وتامروا عليه وفشلوا احتاج الله رفعها الله واحتاج إيش وف ورجعوا إليه يعني رجع بعده سمو يعني نفعهم ورفع من شأنهم فهنا الحسد والغيره هذا هذه ما ما نفعت حاولوا بكل ما يستطيعوا وفشلوا. ولا ما حصل إلا ما أراد الله إن إيش يظهر الحق ويوسف هذا عانى ولاقى مصائب وشده يعني لاقى يعني مشاكل عظيمة. وفي الأخير جاء أنا الله وانتصار وظهر له ظهر الحق على يده. اذ قالوا ليوسف لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين وايضا فيه دروس دروس عجيبه في قصه يوسف مع اخوته قصص عجيبه وفي قصته ايضا مع الناس للسائلين كأنه كان الذي يسال عن هذا الذي هم مهتم بهذا الموضوع فايستفيد منه ايات كثيره اذ قالوا ليوسف وأخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه الله <تصفيق> كأن هذه يستفيد يعني هذه يستفيد هذه يستفيد عادة فالحين قالوا ليوسف يوسف وأخوه قالوا ليوسف يوسف الله هنا يقولوا لا من الابتداء ويستعملها للتوكيد لام لا من الابتداء وتأكيد الجملة يعني ان هذا أمر أكيد ما في الشكل أنه يوسف وأخوه هذه من أمه هم أحب إلى أبينا من منا مع أننا مجموعة كبيرة نحن أقويا نحن أكبار فالمفروض نحنا ذي باننفعه ذي بانفيه قوة ونستفيد مننا ونحن عصبة عصبة يعني المجموعة الجماعة الكبيرة قالوا يوسف وأخ وأخوه أحبوا إلى بينا منا ونحن عصبة وبيحبه أكثر إن أبانا لا في ضلال يعني يعني خرج عن المفروض المفروض قال انه يحبنا أكثر إن إحنا ذي باننفعه إحنا ذي إحنا عصبة, عصبة وقضية ومجموعة كبيرة بعضهم كانوا أجسام وأصحاء وأجسام وحتى جمال وهم المظلية دي الله أخو الله ليس عليهم عليهم قالوا ان كانوا يلاحظوا ان كانوا يهموا عزة عندهم يعقوه أخوه من أمه ابن بنيامين. يوسف و أخوه و أحبه إلى أبينا منا ونحن أصبر إن أبانا لا في ضلال مبين يعني ما ما أصاب الحد هي راح يتحن الجذالة ويحبها وذاه ما هم نافع إلا مثلنا. من؟ إيه. إن أبناء لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أديتهم. إذا قالوا مع معنى حل إذا إحنا لما يقتل يوسف، ولا ترجموا بس في أرض أرضا يعني أربعة أي ده ما عاد يفل ما عاد يرجع ضيعوا يعني. يجي يخلو لكم وجه أبيكم، مجيء إسبراء أبوكم لكم مع آه ما عادي راح ما عادي يشتغل باش بيوجس، ما عي جه عادي يسلم منهم، يخلو لكم وجه أبيكم، وهذا طبعا جريمة كبيرة، هذين قالوا وتكونوا من بعده قام صالحا فارحين. قالوا بعد إسبر بعد هذا رجال إسبرن تو، وهذا إبل كيف يدخل على الإنسان، يدخل على الإنسان فهم من هذا الطريق، اللي هم الرجال إسبري يفعل المعصيه وما عليه وبرجع يسبب وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تكتلوا يوسف فألقوه في غيابات الجب كهلا ما تكتلوا لكن اطرحوا في غيابات يعني في الجبل الجبل والبيت في عميقه غيابات الجبل يعني الامكان دي ما عليش فضها الناس الغيبة في غيابات الجبل يعني يألقوا في بيت عميقة لحيث لا يراها أي... لا, لا يرى لحيث يغيب فيها قالوا إن الجب هي البيرة دي ما قد فيها ايه ما قدي مطويها بالحجار ما قدي مدنية أبلا محورة فقر يجعب فيها حفار خيرات ما يضع فيها هذه جب وألقوه في غيابات الجب قال هل لا يكتلوه وألقوه في غيابات الجب يلسقته بعد السيارة قال الله قال يحطوا فيه أحد البيار برجع يجي بعض المسافرين، السيارة يعني ذي ذي ذي يعني س ما السياره هذه معنا هذا، يقول المسافر يعني مجموعه يسيرون، قال بعض السيارة ويجي لهم أهم ونسلم شغالة، ما قال بدأنا بسلا، هذا ان كنت فاعلين اذا أنتوا مصممين على هذا الأمر، إذا أنتوا مصممين على هذا الأمر ما على ما بيعزموا هو بصعب يعني بيجي نتاور ولا ان قالوا يا اما يا ابانا اتفقوا على هذا الفكره على انه نرجع ابن مو بس البيت لكن كيف سوا مع ابوه انه ابوه كان يعني بيحب حب فبيت ما كان بيتحملني يبعد عنه فما ابتعد عنه الفتره من الزمن يا قالوا انه قالوا يا أبانا مالك لا تعملنا على يوسف قالوا لأبهم ها نشتي نخرج جارة ونشل يوسف معنا وش ليس ما تعملنا إحنا أخوته مالك لا تعملنا على يوسف وإنا له لا ناطفهم ويأكدون انهم الناس ناطف خيلة وباقي يفعلون له كل خير ما يشتر الله خير إنها أخوهم وبهم ما يشتي يعني, يعني ما سابر يقول لأبانا اني خايف منكم ولا لا بحقب يحاول يخفي حتى محبتها يوسف يحاول يخفي كثير منها ويخفي النبي سامهم يقول إنهم إذا عرفوا ذلك بقى يجيد بغضهم ليوسف ويزيد ضربهم له قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناطفهم أرسلهم معنا غدا يرتعي يرعى قال معنا ويلحب ويرتاح. وإن له لحافظ يعني مالك الله نحافظ عليه وأكدوا هذا الأمر إن وعد الله في الخبر إني قال إني لا يحزنني أن أنت ثوبك قال لا يحزنني يعني باع حزنك إنت يشيله من عندي إنت ترقص خلا يشلوه من عندي وأنا وأخاف وأني أكل هذا الذيب وأيضا خائف للجائعية يا الذيب يأكله وأنتم عنه غافل منكم من تبين قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرنا ما كلمة إنه قاحن قالوا إحجين انت ينتذهبوا بهم يعني جاب شيئاً سبباً قال باي حين إحنتوا تركوه الشلوس ونزال أيضاً لا جي إيش لا جي قالوا هاي لو أكل الذئب ونحن نحن إن إحنا خاسرين ومعز إحنا نسواه احنا اسباء وبد احنا الضار وقياهم مجمع هجيده قالوا ما هو ممكن ياكل الذئب واحنا مجموعه كبيره لئن اكله الذئب ونحن اسباء ان الى الخاسر فلما ذهبوا وأجمعوا قال جا... سمح لهم سمح لهم ان ياخذوا يوسف معهم فلما ذهبوا به وأجمعوا ان يجعله في غيابات الجب اجمعوا هنا يعني عزموا ما أنا أجمع يعني أتفاجأ أنا أجمعهنا معنا عزموا يعني قرروا وأجمعوه لما ذهبوا به وأجمعوه أن يجعلوه في غيابها تجبي يعني عزموا إنهم يطرحوه في غيابها تجبي يعني في البيت في بيت عميق هذا في الأريه ها وأوحينا إليه لتنبى أنهم بأمرهم هذا وهم لا شر أوح الله إلى حدث حين حطوه في البيت لأنهم مش قراهم طفل عاد صغير ويضرقه في ذيك ويضرقه ويخلص جاء فيه قف وقلب ورجع جيه سطمين من الله سطمين له قال أو حين إليه وحين حين, حين حطوه لتنبي أنهم بأمرهم هذا برجع يوم يوم لهم بهذا الحاج يعني فهمنا من هذا الكلام يتأكد أنه باين جاء وأن الله با من هذا المكان وأنه برجع يحدثهم هلا كيف أن ينبّيهم؟ الله إذا هو بأي السلام فالله ضمن, يعني ضمن لها النجاح وضمن لها أنه برجع يخرج وأنه برجع يلقى أخوته لتنبّي أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون برجعة خبّلهم وما هم دارين وهم ما هم دارين ما, يعني ما هم منتبهين يعني قذمسيوا يعني بيجي يوم تتكلم معهم وتعرفهم وتخ... وتذكر لهم قصة يعني خبر يوسف والله كذا وقذمسيوا ويعني بده يجوا ما يعني لا ما انتبهوا ما اندبوا لنا انتو انت وفعلا رجع بعد كلم ما انتبهوا انه يوزي ورجع يجي هنا فيما بعد وجاءوا اباهم عشاء ان يبكون قالوا ايوبا خلعوا ثوبه خلص الصواب من فوقه اللي هو بال بالدم قالوا ذبحوا بعدها وتس و ومال الاردني حقه دم وذا وصل وجاءوا أباهم إشاعي يبكون جاء يودن ببكهم قالوا يا أبانا إننا ذهبنا نستبيح وتركنا يوسف عند متاعنا قالوا إحنا نستأبر وخلينا يوسف عند الـ عند الـ عند الأدوان حقتنا ينتبه لهم وإحنا بنستأبر فأكل هذا الذب حين إحنا مستأبرين بيجنا قد أكل هذا وما أنت اللي مؤمن لنا ما نصدق لنا ولا إحنا صادقين ولو كنا صادقين يعني ولو كنا يعني عندك من الصادقين لو إحنا كفم إحنا ما تراضي فدقنا فحل إما هنجون تستهمنا مغير وجاءوا على قميزه من كذب جاءوا على القميص حقه بدم كذب يعني ما مصدد إنه دم آيش دم يوسف لأن كان معنا هذا الكلام إنهم يشتونا الدم هذا دم يوسف بعد ما أكل هذا لكن لكن عبارة دم كذب يعني ما هو يعني ما هو ما هو دم يوسف أرادوا بهذا يعني في أرادوا الكذب على أبيهم وجاءوا على جميزي بدمين كذب قال بل سولت لكم أمركم امرا قالوا إن عرف يوسف يع يعقوب يعني ما هو صدق ما وهذا أمر طبيعي انه يجري انه معك هالذات انه نهت نبي نهت اولا انه نبي يحضرون هنبي ثاني نقدر اء الرؤيا اللي تعرف تفسير الرؤيا الرؤيا هذه راي احد اعطى صوتها بنوشه قال يعني ويظهر هذا الامر يحصل يعني ان ما قمت ماك. فمتاكد هذا وحده والثانيه قالوا ان جايوا بساب وب وفيه دم، ولا فيه شيخ ما هو مقدد ولا وسليم ما فيه شيخ أستاذه ما تلحم ويقدده في الله أستاذه قالوا أنه في بكه يقولوا ما أنا ما رأيت أحلم من هذا الذئب ما رأيت أحلم منه وألحم منه، كيف أنه يأكله ولا يجي في الأستاذ حتى ولا فقط ولا شيء وقال بل سوّلت لكم أنفسكم، قال لا ما هو، قال لا أنتو سويت أنفسكم سوّلت تسبلت لكم انفسكم يعني سهلته امرا يعني امر يعني خطير يعني انت بقدرتك سويت جريمه كبيره وانفسكم يعني سبلت لكم هذا الامر بسهلته سهلته لكم تسبلت لكم يعني سهلته بل سبلت لكم انفسكم امرا فصبر جميل يعني انا ما عم اني اصبر يعني كانك الامر صبر جميل يعني ساصبر على هذا صبر جميل بعضهم يفسرون الصبر الجميل الذي دي دي لا شكاية معه لما يشتكي واحد إلى الإنسان فهذه بعض الحادثة الصبر الجميل الذي لا شكاية معه والله المستعان على ما تصفون والله المستعان على هذا كلامكم على وعلى ما قلتو وجاءت سياره فأرسلوا واردهم جاء بعد سيارة إلى, إلى البر ثلاث وجاءت سيارة فأرسل فأرسلوا واردهم فأدلا دلوة قال يا بشرى يا هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخف دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مسواه عسى أن ينفعنا أو نستخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ قال هنا جاءت جا سيارة يعني جاءت ناس مسافرين سا جاء قوم يسيرون هذا السيارة جاءت مجموعة من الذين يسيرون فأرسلوا واردهم أرسلوا واحد يروح ينزل عمه فادلاد لو نزل الدر وحقي في البيت الحين جاء في يوزو الله ويا ابو شرايه هذا غل... هذا غلام يعني بي... بي... بي... سا... يعني حظي حظي انه جالي غلام في من هذا البيت يعني باجل اللي هو بيجينا فيه ظرف هذا شتي كذا وأسره بضاعه يعني سكتوا قال لهم سكتوا ما يجبر ولا يجي له حد يجمعهم يقول لها البلاد يجي يقول هذا ابننا هذا له سياره كفته حطوه وقالوا ايش في يروح يبيعه ما يعني خافوا ان تكلموا ولا يسمع حد وبدا يقول لها اللي يجي على السالفه يجون بلا ايش بك يعني ما ما ذكرها في بيجيها بالعد فكان يحاول احنا نصير نفهمه من الكلام قالوا أسره بضاعه يعني خضه يجي عليه اللي ولا اتحاسوا ولا تسلموه جل... لا حد يرجع لا من من جهله يعني لا يحضرون اهم نملجوه ولا لا بكدي جهله يطالبوا والله عليم بما يعملون بسره والله جاري ما هو خافي على شيء واشراه بثمن بخس قال الذي شراه شراه لا لا هم شراه الوادع ما يعني شراه هنا بمعنى باع أحياناً نستعمل شراه اللوح اللغة بمعنى باعه إذن هذا الذي يجيب في البيت شراه بثمن بخ يعني باعه بثمن بخ بيبين لنا حيث لو كانوا فيه من الزاهجين ما كانوا مراغبين فيه هو أصلاً مثل الحيث واحد مبلغ مثل السارك يعني جل شيء بيال الشي تخلص منه قبل حديث وبدأت خفيف باعه بثمن بخ يجيب الله يشتولها لحد الحديث ويجي للضلاط ويجي سلم الشغلة وشرهوا بأهل بثمن بخت دراهما معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ما كانوا ما كان يشتون ما, ما, ما, ما, ما متسكين له في الواقع كانوا يعني أهل يتمسك به وكانه يعني يعني جميل ولكن قلنا لكم حين المبلغ كان مثل متقسماً وقال لا إنكشف أمراً بعوض رعاهم كالماء وقال الذي اشتراه من مصر هذه شرها جاء وقال من مصر جاء وهو مسؤول عند الملك مسؤول كبير قال لمرأسه أكرمي مسواح أبي له مكان يعني محترم أكرمي, أكرمي مسواه يعني كأن أكرمي هذا الشهف بإيش بأن تضعي له مسكن يليق به مسكن به يعني إيش مسكن جيد حتى يعني قال عسى أن ينفعنا أو نستخدمه بولده إما ينفعنا نخدمنا ولا نجعله ابن لنا كنا يعني ن له إنه لاعبه كنا يعني نصاحده على مثل هذا قال إنه كان عاديم ما معه ولد وقالها هم أن هايم فعلنا ولا أي يعني ما يصير يخلي يجي لي بيع بحتم بها أليس من المصلح الغني ذبل الذي مع الملك يعني الموظف المسؤول لا ياه هو موظف لا عند الملك لكن قال. كان هسه عنده تهتين بسعتين به لانه اما انه ينفعهم يجار ولا يجعله ولدا أو نتخذه ولدا وكذلك مكننا اليوسف في الارض يعني يعني هذا من بدا يعني تمكين من الله وهاي يعني بدل ما يجلوه يهينوه ويعاملوه معاملة العبيد وضعوه المكان يعني في يعني في مكان هذا الملك أو مثلا في بيت محترم ومعظم ومبقر قال وكذلك ايش مكننا يوسف في الارض يعني مكنها الله في هذا يعني بهذا الامر بان جعائس اختلف في قلوبهم واهتموا به ولي نعلمه كأنه قال يعني هنا يقول ولي نعلمه لا عطف على المحلوف مكننا يوسف في الارض مثلا للهداية ولنعلمه من تأوية الأحادث يعني بيقول عطف على محذوب وكذلك مكنا ليوسف في الأرض لنكرمه مثلا ولنعلمه من أيش تأوية الأحادث وكذلك نحن نعلمه من تأوية الأحادث وتفسير الأحلام والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعني الله إذا, يعني إذا أراد أمر فوزي بيحصل ما حد رد له فبدل ما كان يوسف يعاني من اخوته ويلاقي يعني الاذى منهم ويحاولوا يتخلصوا منه ويعني بالموث ولا بنحوه كيف ان الله اخذه ونجاه منهم وكرمه ومكنه وجعله حتى سلطه ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعني في الواقع ان فعل هذا كان في صالحه <تصفيق> لا بعد عند مشغله شغله، ولما بلغ أشده يعني استمل نموه وكبره يسمه آتينا خفما وعلما يعني آتينا الله نبوه الأول السلام الأول يعني إذن ما كان يعني بيزبر الوحي دي وحي ولا يقدون نبي ما معنى يقدون نبي لأن عاد الصغير ورجع بعد لما استمل جسمه وعقله ولا قال آتي نام ختما وعلمه أشهد الله يعني جعلها الله إياك نبي وكذلك نجد المحسنين لأن كان مطيع لله ومستجير الله ففالله اختار لهذا الأمر وهذا في كثير من الآيات يعني باللاحظ أنه يعني إذا عندما اختارها الله للنبوة كان نتيجة العمل يتعامل مع الله فك قال ما كذلك نجد المحسنين حين يجيد حين محسن حين بيجعل الرخاء حين بيتحلى بالاخلاق السريمه يعني يترك يعني الـ المفاسد ويفعل يعني الاشياء يعني, يعني الحسنه جعلناها يعني جعلناه نبي وكذلك نجد إيه لم لما يعني حسب يعني الله بي لأنه عندما بيج على النبوة ويجعل هذا بيج الناس تزيد في أزيد مأحلي لهذا الأمر. جم أهلين من خلال سلوكهم من خلال حياتهم. بيج عليهم كذا ما هم لا بيجوا كذا صدفة. فعاد بتفيد وخلاله كنجد المحسنين يعني كأنه جزاء له والصبرة وتقواه إن الله ابج الله جعله يعني الله جعله جعله نبي واتشاء الحكم والعلم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هي تلك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا الراى برهان ربه كذلك لنفرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت كميصه من دور وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد باهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان كميص قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان كميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى كميصه قد من دبر قال إنه من يُوسُفُ إن عَنْ عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين هنا يوسف أيضا كان كان فيه جمال عجيب يوسف فلما جعلها الله يعني عند هذا الغني صاحب مصر وجعلها في بيته والسنبة وجع كبر ونمى وجو يعني وصورة عجيبة يعني كان جمال عجيب ضغطت فيها المرأة. هذه يعني يعني يعني زلاجة. هذه وقعت في بيتها. حاول لا على أساس إنه يعني إنه مثل مملوك لهم تسوي بس ما بدها. لا هي في الواقع هي عاصي مخالفة لكن ما قصدت ضاعت يعني عجبت به وحبته حب كبير. إلى أن حاولت قال راودته التي هو في بيتها عن نفسه يعني أرادت منها المعطية وموقف صعب بالنسبة له شاب قوي وهي قالوا جميلة هير وهي في بيتها وهي متمكنة وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب يعني ما عدت خائف لا يتضح ولا تغلقت واحدة مثل أبواب هو يعني لا يعني كذا الإنسان يتجنب معصية خوف من الفضيحة هنا ده احتاطة ثانيا هي ساحبة شان وصوتها ومتمنى من البيت يعني هو من من صلا الناس ومن صلا الفضيحة ما حد ما حد جاي فيه ولا حد جاي وأيضا قلناه ده في بيته يعني في بيته مع ما وغلقت عليه رودس الذي هو في بيته عن نفسه حاولتني في يفعل المعصية عن مع عن وغلقت الأبواب عنده أبواب غلقت ثالث كل أحد يدخل ولا ي وهو جل لا يخل فقالت سيت لك وتجهزته وقالت هي أقبل قال مع هذا الله وهذا فيه درس عجيب إكتشاف في الإيمان يعني هو في قمه الشباب وفي قمه الرغبه وفي قمه يعني ما ما بيفكر هو يستجاب لكن قال ذكر ربي ويعني معاذ الله يعني يعني حتى قوله معاذ الله بيدلنا على انه تعب في هذا تعب يعني قال جاي الى الله يعني انا الان في موقف صعب التجي الى الله لجل على هذا المعصية يعني حتى أنه بيقاوم نفسه يعني هذا يقول معاذ الله يعني ألتجئ إلى الله وأهرب إلى الله وأحتني بالله من هذا المشكلة قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي الله قال أحسن مسواي هو ربي وذي خلقني وأحسن مسواي يعني جعل لي هذا المكان يعني جراء كل النعم به نعم عند ربي وقال المفروض إذا إذا إني ما أعرف ما عايش. <تصفيق> إني لا ني ما ما إني ألجأ لوراء عصي <تصفيق> يعني ما لأني هذا معصي واضحة لا لا أرضيها هو ربي هذا معصي واضحة ما فيها فيهاش وقال أنا ذحين الله أنعم علي يعني بيتذكر ترى كيف يتذكر أن الله أنعم عليه يخرجه من البير ويحطوه في مكان واسترموه ويشموه ويشموه يعني اهتمام عجيب في المسكن وفي الملبس وفي المأكل يعني يجعله له حتى فطله يعني يجي مثل ابنه الملوك فالله اجعل هذا المكان قال ورجع انا اجي اعطيه فو يتذكر نعم الله عليه قال معاذ الله أل تجيء الى الله أل الى الله من هذا وأطلب منها نعينني و وأيضاً ما هو ممكن قال إنه ربي الله هو ربي يعني هو ذي خلقني هو ذي أكرمني أكرمهم أحسن مثول وأنعم علي بهذا النعمة العظيم وأرجع رحم فيه وقال به يعني ثنبه وإحنا يعني كذلك يعني إذا المهرب أي إنسان أي شاب كنت ذكر واحد من الذب يعني عندما يحصل له موقف إغراء ولا ما كان من فعل معصية يدري إن الله يعني ما هو متمكن له سمتين من الله أولاً جوه في عافية جوه في فحة جوه متمكن ما و جوه فلا. فالمفروض إنه يكون آجة يبتعد أكثر كيف إنه يستعمل قدرة الله ونعم الله عليه و كل ما حباه الله من نعمه في إيش؟ في معفير فهنا يعني إذا جرف لأي شاب يكون يقول واحد ما نام ماذا موقف المفروض ما, ما على واحد يعني يبدو الله مثل يجب للإنسان يجب المفروض ما يجهد واحد يتحمله لا يجهد واحد ويتحرر يتذكر نعم الله يتذكر ان الله لا يستاهل أن واحد يعطيه بعد ما يستنبه ويكرمه وينم عليه إنه ربي أحسن مثوات إنه لا يفلح الظالمين يعني حتى أنا لو أنسى الله استمع لهذا المرأة ما نناجح ما نناجح يعني برجع يتحول الأمور كلها الى ايش الفشل لا يفلح يعني لا ينجح ولا يحصل على ما مراده الظالم وهذا ظلم يعني واضح الخيانه مع هذه المراه اذا عرف انه في نعم كبيره فلا يمكن انا يعني الله ذكرني نعم الله حل ايضا تذكر انه اذا وقع في المع هذا فإنه فانه بيتغير اموره الى الاسوء إذا بعيش كاله وتخرب أموره ما يعني جاء لأخير إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به رغبت فيه رغبة كبيرة وهم بها هو رغب فيها رغبة هو كذلك رغب فيها رغبة كبيرة ما بين فرق بين الهمين هم... همت به وحاولت هو الرغب وقاوم وكا... ما أرضي وهي وعلى ال... يعني في الإيمان حيث يوجد فيها رغبة ويوجد فيها هذا الأمر ويمسك نفسه ولكن قد همت به وهم بها لولا أرعى برهان الرب هم بها ورغب بها لكن حين ذكر أيش برهان ربه ذكر برهان ربه وذكر نعم الله عليه وذكر يعني إيه ذكر نعم الله عليه قال قالوا إذن يعني ما هو ممكن أن يعطي ربي كذلك لنطرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين إنه ما قلت أهمش به وهم بها لكن حين رأى معنى بذل فهم كذلك لا عن أهل وهم بها يعني جاء بديش يعني منهم نعزم لو ما رأى البرهن كان المعنى يعني قل رغب لكن هم بها ورغب لو لا عن إيش لأن يعني عادتنا ضغبة تنجي إلى إيش من هين قد قال لو لا أن رأى البرهن ربه لا لأنه منين قادل الهم منين قادل الهم حد يعني رغب فيها لو لا أن رأى برهان ربه ولا لا <مس> مني إيش <مس> يعني مني يمتثل كذلك لنفرف عنه السوء والفحشاء حفرف عنه السوء لأنه يعني حتى ما يترتب على هذا ما يترتب عليه ما يترتب على خير حتى في حياته والفحشة أيضا وكذلك هي يعني والمعصية الكبيرة البالغة في الصحر الفحشة لأن زايد في البضاعة. هذا أيل لأن البضاعة نسيء. إن نومه ضعيف وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشة إنه من عبادنا المخلصين من عبادنا المخلصين الذين بيخالفوا أعمالهم لله. واستبقى الباب وقدت قميصه من دبر حرب يوسف منها إنكار الله. ها إيه يا بلو مثلا ولا حيدلك ولا هرب منها هرب إلى الباب هرب يشتي يخرج من الباب ويجريت بيشتيم ذكر كلهم جرا إلى الباب وهو يشتي يخرج منه ويشتيم ذكر لا تخليه يخرج بس واستبق الباب يعني استبقوا إلى الباب هي تشتي مناه وهو يخرج, يخرج واستبق الباب وقعدت قميصه من دبور مسكته بالقميص واهتزر منها وقتل من وراه وارجعي يج... وعلف يا سيدها لدى الباب وجعي يلقى السيد عند الباب يعني بيتلع الحالة بعد ما اهتزر منها وقفت القميص يقدم يعني كان بيباقين بفاها وكذا بعد الجين وللأحن لقى السيد عند الباب نعم وعلف يا سيدها يعني وجدوها عند الباب هنا ما عدريش يستوي عدم استقبل القضية، استقبل القضية وتستهمه هو النذيجاوي يشتيء من هالمعصياء والنيشال فاحشة، قالت ما جزاء من أراد من بأهلك سوء. سوء وش الجزاء الذي يشيبه لك فاحشة؟ الله قالت أن يسجن ما بل ما جزاه يسجن أو عذاب عذاب لين، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب نالين، يعني إن هذي شيب حاول فيها ونراجع ال ال الباهي. Yeah. قال هي راودتني عن نفسي. جواب يوسف. قال هي ذي راودتني عن نفسي. وشهد شاهد. قال هنا معنى شاهد يعني حضر. ما معنى الشهد. عدد الشهادة هذه بيقولوا الشهادة يعني شهد واحد بذي حضر. هذا ما ما بشهد. ما حضر واحد. حضر واحد اه في الواقع. وشهيد شاهد، يعني حضر الواقعة وقال ها، يعني أنا من حال حل، شاهدة شاهد من من أهلها، قالها إن كان جميلاً حضر حاضر وقال لها الحل كذا، يدخلون الجميل، إن جاوا مجد من وراء، يعني إن هذه بتراحل، وإن جاوا مجدود من قدام، يعني إن هذه يعني إنها قدمت عليه، يعني قدم عليها هي بتكافح لما فقال لا أشي يعني إذا حضر هذه الواقعة حضر يا إذا شاهد يعني حضر من أهلها حتى إذا ما يمكن يقولون إنه إيش شهد على يعني إنه باي شهد معيته قال إن كانا جميصه قدام جبران قال كذا إذا هو مقدود من قدام فصادقة الكلام هو يعني في هذه صادقة ما ما بتدل الله يعني بالدافع لما بكدت جميص إذا هو مقدود من قدام فصدقته هو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبور وانه مقدود من وراء فكذب وهو من الصادقين نعم يعني في هو ذي صدق جاهر وما يد متكذب لأن يعني عرفت أن جاهر به أبيه يقول مرباه يعني يقول بعض منه أن طفل صغير وذي قال كذا سلم هذا الطفل صغير ما قبض سلم هذا لكن ما علينا بده الرسول كبير بده صغير ما في الواقع ممكن نحن كلام منظقي هذا كلام منظقي وحضر هذا واحد وقال كذا أمناها قال ها بسروق كذا واضح قال عمر واضح لا عد كذا ولا كذا بسروق وين كيف القميل لان قدوا مقدود القميل قال ان جاه مقدود من وراء يعني هذه هذي بتلاح له وانه مقدود من قدام يعني انها بتقابع فلما رَأَ قَمِيْزَهُ قُدَّ من دُبُرٍ السيد ذا عندك سيدها سيده قال رأى القميص قُد من دُبُر من وراء قال إنها من كيدكم قالها أرى ما بقى أنك كانت قليل الغيرة ما قليل الغيرة يعني على مرأتها ما في رجولة بيازة حيث يعني جدا رأى أنها مرأتها ما هي ورجع قال غطى القضيه قالها قال انه من سيدكن يعني انها نعملها من المره حتى قال هذا تعدي من سيدكن قال لا هذا مش غامسوان يعني كأن هذا الامر يعني حتى يسهل زانيته يعني ما هو لها فريح يعني قال هذا انت قالك ما كان بيذكر مدري قبلنا فاهر ان الغيره فيه ضعيف هذا بيفهم واحد من الناس يعني ما في غيره على مراته ولا المفروض اني ما عاد نخليها انا بنسوي ثلاث قال قالوا ان ما <تصفيق> <تصفيق> انا اولاد ولا كذا وهم <تصفيق> <تصفيق> <ممكن مدري. تصفيق> قال فلما رأى قميصه قد من قال إنه من كيدي كن إن كيدي كن عظيم يعني إنها هي السبب وإنها هي المجرمة يوسف أعرف عن هذا قال يا يوسف خلاص من ذا الموضوع ولا عد ولا نسمع له ذكره يوسف هذا السيد يخاطب يوسف يوسف أعرف عن هذا هذا ما بيبين لنا أنه يتسلم سيئ ذا قال يقول لي يوسف أعرف عن هذا يعني خلاص إنسى ذا الموضوع ولا أتسلم عنه نهاية وانتي قال استغفري لذنبك واستغفري لذنبك وتوجهي للمرا اول شيء توجهي الكلام الان سوف قال من سوف اعترف عنها توجهي إلى زوجته قال لك واستغفري لذنبك انت استغفري وتوبي من ذلك على إنك كنت من الخاطئين ارتكبتي خطا واضح والله والله صلوا صلوا ما لا تعلمون ان كان فيه غيره ثانيا انك اضمن الحين بقى ما أرضي فقدر أنه ما أرضي وأنها فركن على فركن على فركن, فركن جاضي يعني شدة عزيزة عيش على على يوسف خلي بعض دار عمر كله وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفا حبا عن تجارة القضية إنا لنراها في ظلال مبين كذلك قبلها قالوا قلت حلق قلبها بالولد الولد هي هو انسان عبد فيه وخلاص معتي قلت يعني ملاحقها وراه إنها لنراها في طلال مبين فلما سمعت بمكرهن قالوا بعضها انهم ملابيقن وكذا اجل اشتراهم <تصفيق> ما يتكلموا فيها وونا بي وشفش غذاجل ايه تروح يا اسف انهم يعني في ما هي لا حيل وخضجو هذه تيف فلما سمعت بمكرهن وانا مصر ها يعني هذه عسل الحين بيصبروا كذا قالوا ي... ايه في يعني ما هي لا حيلة منهم جلي ايش جلي رات اشتغره رجعت بيشتغل فيها انها ايه انها دبت لاحظة دا الوز ودبت عفا حبا فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وعتدت لهن متكع المكان التفعوي يزو فيه وآتت كل واحدة منهن سكينا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا إيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلك الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين قال ربي السجن وأحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن الناس اليهن وأكم مع الجاهلين وأكم, وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه والسميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين بعد ما سمعت انهم يقولوا كذا النسوان يشتلسوا فيها ويشتلموا فيها أرسلت الهم وبدعتهم ويحبت الهم مكان وضيافة وآتت كل واحدة منهم سكينة وآتت كل واحدة قالوا سفاحة وسكينة قبل يخرج وقالتها أخرج قالت لا اليوسف يخرج كانت في مكان كان يداخل وقالت يخرج معا وهم يعني قبل بيجت رأس فاح وجاء قالنا فري وبنبيت رأس فاح ورجع الله إحنا نجهزه وكان فيه جمال عجيب لاحد منهم قلت إيه يعني قايلن بتفاحي نزلت سكاكين على بيت رأس فاح لما نزلت على يديهم لما فتحت يديهم ما علنت لهم هذا ما أنا تبعنا هذين يعني ماسكين قام عبد الله متفاجئ في سكاكين وقال من كذاه وخرج في تلك اللحظة وهم كملوا مع الجرو والتمد يعني بياج بيشاهد لما وخرج السكاكين العيد لم يفتح ولا لا قال قال وقولنا حاشل لله قال ماذا؟ لا الله حاشل لله يعني كأنها يعني نستغفر الله يعني إحنا نزهنا من العيب وماذا هذا شيء عجيب يعني نزل الله من الع من العيد حاشل لله يعني نزل الله من عجز يعني لأنه حين يستغربون من هذا الشيء يعني ما أصدق أن يعني, يعني يعني فالله قادر قد راح عجز مثل هذا الشيء إلا كونه حاشل لله ما هذا بشر ماذا قالوا ما هو بشر إن هذا إلا ملك كريم أيضا قد راح وبيه صلاح وبيه وعفوا ولا بي فيهم قالت هذاك ان الذي لم سنني له لازم يعني اني تعانق قلب هذا ولا قد راوت عنه ست دقايق احاول فيه فتعثم ما لي ولا ان لم يفعل بقى بقى ولا ولا ما امره لا اجل اذا ما رضى بعدين برجعك له ولا اج ولا اكون ان من الصاغر من اذله بتقول له ما يعني لأن الأمر يعني بده خرج عن يعني واضح إن هذا الأم يعني بيعلق عذرهم لما رأوا من من حسنهم قالتها لا بتفعل وبيحاول يعني حاول فيه وما رضي وده مارضي ما رضي ما يحتاج يراو الله بقى بسجنه وأهينة ولا يكون من الصاغين عشان تحاول تقول ولا يكون من الصاغين قال بتحاول نبي تدلله لأن راح لا بس النبي يترفع عن ان يكون مناقب ويعني كريم وجامل وكان يعني كريم وجامل قال يكون حاول ويعني وكان ما بده يعني حاول مناقب وكان يكون مناقب وكان يكون مناقب وكان يكون يكون مناقب وكان يكون مناقب وكان يكون مناقب وكان يكون مناقب وكان يكون مناقب وكان يكون فقالوا فراق أنهم قبلها يدعوا يعني عاونوا هذا ما يمسوقوا واحدة في استفالهم يعني كأنهم تعاونوا مع هذه المرأة وقالوا يحاولوا فيها يعني أنه يرضى لها يقنعوا قالها ها السجن أحب إلي مما يدعونني إليه أنها يرتكبال فاحية وإلا تطرف عني كيدهن يعني يدعي ربي أنه يعينه ويصرف عنها كيد هذا النساء وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن إذا ما ساعدتني وعن تني يعني أنا ألجئ إليك وبحاول بكل قوتي وأشتي منك المساعدة وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين وقل من الأشمال العصاه إذا ما ساعدتني حتى هذا يعني إن الإنسان ينبغي أن إشت أمره إلى الله يستند إلى الله في كل أفعاله في كل حياته في كل مواقفه إذا جعل المواقفه إنسا إلى ربي ويشتعيذ به يعني قد خايف من معصيه فيه الى إلى ربي ويستعيد به من, من هذه المعصيه والله بجوه معه لا يكون بنفسه يقول لا بجاهدي أنا وينا جاهدي ويتحكم في نفسي ما بي يخذ قال لو ما يصرف الله كيدهم منه جوه من الجاهل ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا لا يأتي ليسجننه حتى حين فاستجاب له ربه فقال له يصرف عنه, عنه كيدهم وذلك بأن سجنوا فضطلوا وتركوه وسيّنوا لا يسجنونه حتى حين يعني فترة مؤقته ودخل معه السجن فتى الى هنا.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 وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه وضي الذي فيه تستفتيان وطال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وطال الملك إني أرأ وقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع زنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضعاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد امه أنا أنبئكم, بتأويله انا أنبئكم بتاويله فارسلون يوسف ايها الصديق وافتنا في سبع بقرات ثمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون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 وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما النسوة التي قطعنا عيديهم إن ربي بحيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه كل الله لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحة الحق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 اللهم صل على محمد وعلى ال محمد هنا بعد ما ظهرت براءه يوسف للعزيز العزيز قلنا هو مسؤول كبير وكان قد اخذ يوسف عنده واكرمه واهتم به وري حصلت الحادثه مع زولايخاء هذه اتهمتها بالفاحشات ورجعها نفا و... وظهر الهم انه بريء من من ذلك الامر وهي قاعدت تلاحقه وما ارضيلها الى حد انها رجعت اما يعني قالت انه با يحتاج ولا با ايش او لا يسجننا او ايش انها با تسجنه اذا ما ارضيلها فإن لم يفعل ما اامره لا يسجننا ولا يكون من الصاغلين ما مارضي قاعد سببت إلى سجنه لاحت على زوجها الظاهر إلى أن سعى في سجنه وبقاعد رج يعني ذي قال ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآية بعد ما عرفوا برائه واقتنعوا توضأنا يعني أدلة كثيرة ما يبلغ ذيك دليل واحد الذي ذكر في الآية نعم لا يسق لا حتى حين بس ينف فترة ما ودخل معه سجن فتيان حين سجنوه سجنوا, سجنوا ايفن سجن اثنان فتيان قال معه دخلوا السجن كأنهم في وقت متقهر بيقولوا في الروايات انهم كانوا اتهموا الملك بأنهم ارادوا ان يسعوا في قتل اي في قتل الملك واحد كان في يعني صاحب الشراب يعني صاحب الشراب دي الملك والثاني الخباز اتهموا بأنهم ارادوا قتل الملك وسجنوهم دخلوا معه حين سجنوه، ودخلوا معهم سجن سجن فتيان. قال أحدهما إني أرى إني أراني عصير خمرة، يعني كل واحد رأى رؤيا، واحد قال بنرى إني بنعصير خمر، يعني عصير عنب. راد ما حد بعصير خمر، إن عصير بي أرى قال واحد إني بنرى إني أراني يعني حلمت، إني بنعصير عنب، وجهز رجع جي خمر، هذا مجاز بيقولوا. مجاز تسمية الشيء بسم ما يقول إله العنب حين برجع يجي خمس ثم خم قال اعصره خمره واراد بالخمره العنب لانه بيصير بيخليه فترات بما يتحول الى خم لانه ما بيعصروا الخمر بيعصروا العنب هذا الاول قال حلم انه بيرى يعصر عنب ما درى وش يعني ذا الحلم وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه والثاني قال بنحلم خبص من فوق رأسي خبز والطيور بيجا يأكلون من الخبز هذا الخباز نبي بتاويله فسلنا له فسلا نذل أحلام ذل إن أحلام من المحسنين يعني بنراك من الناس الصالحين يعني هذه بينفعوا ولا بيعني بي أصحاب العلم كل يعني من حين دخل السجن كان بييلجأوا إليه وبيساعدهم ويحل لهم المشكلات فلا فلأ جاءوا إليه ويعني وكوأيضا من ضمنه تفسير للأحلام لأنهم يعني بسير بعض قال لا يأتيكم طعام طعامن فزجاني إلا نبعتكم ما بتسأولا <تصفيق> كيف أجاب عليهم يستغرب واحد كيف يقولوا فسر لنا ذي الحلم بالراقب إنك من المفسرين وإنما فا أستطيع قال لا عد يعني كأنك أعظم من ذلك قال لا يأتيكم ما طعامن فرزقاني إلا نبأتوا ما ما هو جاي لكم طعام لا و أقول لكم بتأوينه أخبر لكم كل ما يتعلق بهذا الطعام يعني الان فيه دلالات بيستدل منه بيس بيفهم يعني رضاء الحاكم عليهم وعدم مضاء كم بايقواعدوا؟ هم بايقواعدوا في السجن بايطولوا ولا مهما طولين بيفهم من الأكل نفسه على حسب الأكل الذي يجي لهم وبعضهم بيقول بيفهم وش يدي بايجي للأكل؟ كابلي يجي <تصفيق> اه لا ياتيكما طعام ترزقانيه الا نبعتكما بتاويل قبل ايات يا قبر قبل يطر وجربوا قالكما <تصفيق> مما علمني ربي اه يعني <تصفيق> يعني كان كذا وكل ما يتعلق بالنبي يستبيذ منه قالوا وين باخرج من السجن هو باقي يخرج او باقي يطول او با كذا يعني بيد كل معلومات كثير من قال ذلك ما مما علمني ربي هذه الأشياء يعني من يعني هي أشياء من عند الله علم الله إني تركت من قوم لا يؤمنون بالله يعني السبب في ان الله مكنني من هذا العلم وعلمني هذه الأشياء هو إيش إنه ترك من قوم لا يؤمنون بالله يعني رجع إلى الله إذن الإيمان بالله والتقوى والرجوع الى الله يعني اي بي بيحصل الانسان على العلم من اسباب العلم التقوى نفهم من هذا التقوى والرجوع الى الله والخلاص لله بيوفقه الله ومده في العلم لانه قال ليش قال ذلك ما علمني ربي ورجع قال لي ليش اني تركت منته قوم يعني كأنه نفهم السبب ليش علمني ربي هذه الاشياء وزادني في العلم قال إني تركتم إلا تقوى من الله يؤمنون بالله وهم بالآخرة وهم كافرون إذا بنفهم أنه الآن وهذا يعني قد يستغرب بعض كيف لهم لا يسأله ورجع يروح كأنه يتمدح يقول يقول ذلك يا شاب بصير وما هو جاء لكم طعام الله وخبر لهم قالوا أنه مناسب إذا كان الغرض حميد يعني مثلا إذا به عالم ويشتي يعرف الناس علمه اللي يأخذوا منه ويقبلوا منه سهل يظهر علمه من هذا الباب لكن غرضه من إظهار علمه إن الناس يعرفوا الحق ما هو غرضه إنه مكانة عند الناس إذا كان غرض العالم من يعني إنه يزكي نفسه ولا يمدح نفسه لجي للناس يقتنعوا بكلامه ويقبلوا عليه ويدعيهم إلى الله فهذا سهل وهذا يفهم من هذا الكلام حين بلا سألهم سابسل حين قال انا بصير وملاه جاء لكم طعام الله وقل لكم به ذلك ما اما علمني ربي وعلم قال السبب لاني تعيش اني تركت ملة قوم الله ومنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون وذاني قالوا انها قومة بعضهم يقول اما قوم في مصر انما كانوا منهم بالله وكان بيترك ملتهم ويعبد ربي بعضهم يقول قومة هذه كان في ايش قل الله ذلك هو هذه ترك ملة النبي مصر ما كان بعبد مثلهم. والتابعة ملة آبا ها. ما ما تبعهم ما تبع أهل مصر في سم سم. كان في ما بعض العبارة وهم إن بيسفر يقول لا يؤمنون بالله بيقول يشريكون بالله وهم عبدين صور الله لأنهم ببهناس بهكثير كثير عبد الله أنهم بيعتبروا بأن الله هو خالق السماوات والأطول خارق لهم ما عبدهم إلا يقربنا الله جل لكن قال لهم لا يؤمنون بالله ما هو صد إيمان صد قال واتبعتم لثاء واتبعت آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونا قال تركت لثاء القوم الذين يؤمنون واتبعت لثاء آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله مي شيء يعني بيدعيهم هنا بيبين لما التوحيد وعدم يعني وعدم لا جزء الاشراك بالله ما كان لنا أن نشرك بالله مي شيء أنا ولا أباي ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس إنه علمنا هذا الشيء فضل علينا وعلى الناس أيضا لجلسة دوهم ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي الصين أرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار يعني بسروا الكلام الذي بيتكلم به وهم سألوه من الوين من تفسير على الحلم حقه على حلم حق. ذي حلموها واستغل الموقف للدعوة إلى الله فلذا اول شيء مدح نفسه وقال إنه بصير وإنه كذا وكذا لجلهم يتكبلوا منه ويلكنوا على اكثر ورجع قال لهم بعد يا صاحب السجن يعني أصحاب السجن أو أرباب متفرقون خير أمين الله الواحد القهار وين أخبر بيجوا أرباب متعددين ويجيهم ضعاف ولا واحد أمين الله ولا الله ذي هو واحد وقاهر ولا يقرب أحد أمين الله الواحد القهار نعم ما تعبدون من دونه إلا أسماء أنسميتوا المكافئ بثلاث نعم قالها ما بتعبدو إلا أسماء يعني ما هي شي لأن بيسموا هذا أسماء آلها آت ولا جدرة قالها ما بتعبدو إلا أسماء ما يعني أسماء فقط ما بشي لها معنى يعني معانيها ما هي شيء. ما تعبدون من دونه إلا أسماء أن سميتموها أنتم أنتم ذيابتوا هذا الاسم في الواقع ما بشي لها معنى سميتموها أنتم ما عند الله بها من سلطان ما هو شي من عند الله إنها ولا تستحق لا الله هم بيجعلوا لها اسم الآلهة اسم المعبود فقالها ما بتعبدوا إلا أشياء إيه أسماء يعني فيها معنى عبودية وقالها ما بتعبدوا إلا أسماء ما فيها معاني ما لها معنى يعني المعاني ذي لها ما بلاء من عندك مختلفته ما, ما الله هذه جابها إن إحنا قلنا لهم كثير ماذا يعبد الأصنام عاد يجوا من بالله وإن الله الخالق وإنها هذا الأصنام بتقرب من الله ما قلت معنى ذاب عبد الله فنعم يعني خلاص منكرين لله وقال هذه الأسماء سميتم وأنتم وأباءكم ما أنزل الله بها من صوت ما أنزل الله فيها شيء ولا تكلم الله فيها ولا هو دي سمح بها إني الحكم إلا لله الأمر هو إلى الله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه وقد أمرنكم لا تعبدوا إلا إياه يعني تتركون كل هذه الأفلام ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن, أن تكون العبادة موجهة إلى الله فقط ولا يعبد غيره هابثر كيف دعاهم إلى الدين وإلى التوحيد وإلى الإيمان بالله وحده وترك يعني والكفر بغيره من الآلهة والأصنام. يا صاحب بيسيني ورجع بدأ يفسر بفسر له ما الأحلام. يا صاحب بيسيني أما أحدكما فيسقي ربه خمرة. ذي قال إني أراني أعصر خمرة. ذي قال إنه بي بيحلم إنه بيصر حنب. قري خم. قال ها أنت برجعت تخرج من السجن. بعد سلم من هنا ما ما ما هو لك ولا مقاتل لك وبعد تخرج يعني من التهم هذه التهم وبره بعد تخرج ويلال الملك ورجع يسقيها الخمر فيسقي ربه خمرة يعني يرجع يقدم له العصير ويرجع في وظيفته يعني با يخرج براء من هذا التهم هذه قالوا إن التهم وبرجله ها إذا يعني هذا سلم وأما الآخر هذه بيحلم أن الطيور بتأكل خبز من فوق لهذا فيصلك، بيعتلوه ويص ويعلقوه، وتأكل الطير من رأسه، والطير برجع تجيء تأكل من رأسه، يعني إنهم وحتى بعض الروايات بيحدد لهم قالوا ثلاثة أيام، يجي كذا، فيوصل أبوه وتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستسق يعني، يعني هذا ذي تستسقون، وقال الذي ظن أنه ناجم منهما يوسف بيقول لل لل, لل... لل... للس... للساقي. فإنه الساقي قد وباني ما هو إنه قد وهو إسلم وما هو على شيء وبايرجع بان بإن إلى الملك وبايرجع ماذا يظن؟ ها؟ الظهر أنه يوسف يوسف يعني قد الظهر وظن قد يكون فيه معنى العلم ظن أنه في حين الذي رأى يوسف أنه ناجن ها. قد عرف يوسف إنه باين جاء منهم وهو ساقي الساقي؟ ثم قال ان قال وقال للذي ظن انه ناج منهم اذكرني عند ربك قال قال يوسف قال له قال له اذا عندك للساقي قالها اذكر لي يعني حين تخرج صلاة ربك الرب هنا على الملك يقول ربه يعني ملكك وسيدك وقال اذكرني عند ربك حين تصل ارجع اقول له بقصتي قصتي لانه مسكين ظلم كان ظلم يعني لانك الظاهر ظراءته ومع ذلك سجنوا وطولوا في السجن وقال ها اذكرني عند ربك عند الملك فالواقع العزيز ما مهلا كان يعني مسؤول لا مسؤول من المسؤولين تبع الملك فقال ها اذكرني عند ربك اذكرني عند الملك فقال كل قصتي نجي له بسرده وباقي انصفنا فاذكرني عند ربك فأنساه الشيطان عن هذا ال... هذا الأستاقي خرج إلى الملك ونسي يوسف ولا عذ ذكرهني، فأنسى الشيطان وذكر ربه، قالوا ذكر ذكر ربه يعني تذكير ربه، ولا ذكر يوسف الربه، الشيطان أنسى هذا الساقي الساجي الخمر، ما ذكر للملك انه الملك واحد صالح في السجن وإن كذا وإنه ما دخل الظلم، فلا بس في السجن في بعثين، فما كث يوسف في سنين ما ما يعني ما نفع. كأنه لأنه يعني يشتينك الظهر وهو يعني جاء عليه الظلم واضح وعنده حين الزرع باي يصنع عند الملك وباي يدري الملك ويخرجه كأنه منتظرين باي ان الملك باي باي يخرجه إذا, إذا عرف كفته كيف سيبعني؟ يعني كيف سيبعني؟ الشيطان وذكر ربه فلبس في السجن ببع سنين جلس قالوا عدة سنين الببع قالوا من الثلاث لما أتسه سوف اقوم بنشر الفرنس هذا اصبحت سوف اقوم بنشر الفرنس لكي اصبحت سوف اقوم بنشر الفرنس لكي اصبحت سوف اقوم بنشر الفرنس لكي اصبحت سوف اقوم ما الفرنس لكي ربي يعني كأنه لا ربي بيخليني يعني استنى جاهدًا ما هو دابد راح يستمد جرب يسلاهم لأن ما تهاوى الشيطان. لا. ويعني قال فانزع الشيطان. فانزع الشيطان وذكر ربه فلبسه في السجن لدفع سنين. هيا أنا يرجع حين أراد الله إنه يخرج بتركه هيا الله الأسباب. الملك رأى رؤيا. في حلم ما هني بيجي في الحلم وقال الملكو إني أرى سبع بقرات سمامة يا سبع عجاف قال برأى سبع بقر سمينة وبتخرج عليها سبع بقر ضعيفة عجاف يعني ضعيفة أضعف ما يسكن العجاف كذا معناها عجاف يعني ضعيفة هجيلة البقرات إلى النهاية طبعا. قال قالها يحلم حلم في بقر سمينة وبتخرج عليها سبع بقر ضيفة حذيلة وتأكل أربع السمينه إني أرى سبع بقرات ثماني أكلهن سبع أجبة. وخرج عليها قالوا من بين النهر والله كذا بحلم بال... بيحلم هذا كأنه عدة مرات وسبع سنبولات خبر وسبع ثنابل قال خضر يعني حقت الحب السبل لا تجي فيها حب قال دراسة سبع سنبولات خضر و أخر يابسات و سبع يابسة و اليابسة قالوا بتلسف على خضراء بتلسف عليها لما تنينها عدة مرات في حلم و يسأل ما ذكروا في الآية ما بلا قال سبع سمبرات خضر و أخرى يابسات ما بيقولوا كذا أنا بتسوي عليها مثل ما بيقول يعني سبع بقر بيقول بتاكل سبع بقر سبع عجار وسبع, ب... وسبع يعني سنبلات خضر وفيها حب بالسبع السنبلات يابسة بنت ايه؟ عليها كان سبع بقرات ثمان يأكلون سبعية وسبعة يعني وأرى سبعة سنبلات خضر وأخرى يابسات يعني وسبع ثانية يابسات يا أيها الملاء افتوني في رؤياي الملاء كأنهم الكبار كبار القوم والعلماء منهم والمقربين قال يلا أصحاب الخبراء والعلماء أنهم جواياي فسروا لها فسروا له الحلم قلتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون إذا أنت فصلت تفسروا لأيش على الأحلام تعبرون يعني تفسروا تشرحوا الأحلام لأنهم يقولون يعني أطلق عبارة ما تقول عبرت الطريق يعني لطلق إلى نهايتها وعبارت أنت للحلم يعني وصلت إلى نهايتها يعني أخبر أنت منهايتها واش بريعي ايوه اعجبك عبرت النهر يعني وصلت الى نهايته وعبرت الحلم وصلت الى نهايته يعني خلص وش رجعي بعده وجه معان الاثر معاك وي بيقولوا تعبرون الرؤيا يعني يفسرون ما ال لام جت هنا التقويه حتقدم المعمل تعبرون الرؤيا ولا لرؤيا تعبرون انه بيضعف العامل نعم لا هي يعني هي تعبر للحامل لكن حين تقدم برؤية يعني إن كنتم تعبرون الرؤية ما يصبر تقوي هذا تقدم ما مني حاجة ما بيجي يجي تقوي قال قالوا أضغطوا أحلام قالهم بل أحلم الأفغاذ أصلها قالوا أخلات أخلات أحلم مخلطها قالوا مخلوجة ما هي مثلها قالوا كذا أبغاث أحلم ويجو أحلام صار فيه فيها ما فيها قالوا ما بلبي أحلم أبغاث أحلم يعني كأن الأفغاذ أصلها بيجي مجموعة من النباتات مخلطها من كل شيء حزمة زي ما أبغاث والواحد يقول والله قالوا ابلا أبغاث احلام يعني ما بلا لفالف الحين يقولنا فالف ومخلط وما شيء ما هو حلم لعنه ابغى احلام وفي الواقع مستر ورجع اعترف وقال قال ما نحن نسوي الا يعني كان قال وصدق ما احنا ما هم دارم. يعني اول شيء قالوا ما بلا ابغى احلام وصدق ما احنا دال الباقي ما احنا قالوا الاحلام وما نحن نسوي الاحلام قال رجع اعترفوا بعد قالوا قال وما نحن بساوي الأحلام بعﻻن. كيف يفرق بين الحلم والرؤية؟ هي الرؤية معنى الحلم. وفكم قال أرى؟ ما هو قال أرى؟ وقال الذين جاء منهما منهم هنا الساجي يعني بيجمعهم كلهم وقال يلا يفسروا ولا أحد يستطيع يفسر, يفسر. الحلم ذا. بيجمع العلماء والكهان وما حد يستطيع رؤية الحلم ما يدرى وش. سبعة بقر تسمينها ويجي سبعة بقر ضعيف ما تأكلها ما دوي يعني قال ذا السامي ذكر حين ذكر مبواح بصير يفسر الأحلام بصير يعني بدون مجرد ما عاد ما بلا بصير وبل يعني أكيد وقال الذين جاء منهما هذا ذي نجا من الس من السجينين الفتيان السامي والذكر والذكر يعني تذكر كلمة الذكراء طلع يا فلا الله تذكّرة ما بلا أنهم بكتّار أو يتغمك الشيخ المطلوبة هي مطلوبة الشيخ المطلوبة أصلا إذ ذكّر ما بلا قل بكتّار السون أصلا يعني وإذ ذكّر يعني تذكر يعني المعنى وقال الذي وقال الذي نجّى منهما وتذكّر الذين جاء الساكّي الذين جاء من الطاحب أحسين وتذكر وتذكر يوسف قال أنا انبئكم بتاويله وقال وقال الذي اجا منه ما وتذكر بعد امه وتذكر بعد وقت طويل ما ذكر انه ما قال فلا في سن تبع سن واذا ما اكل لحم بعد امه يعني الامه تقول مجموعه كبيره اراد انها امه يعني تذكر بعد امه يعني من الزمان بعد وقت طويل اراد بالامه الوقت الطويل فقال ل... قال الذين جاء منهم ما وذكر يعني وتذكر بعد أمه بعد زمن طويل قال تذكر به واحد أناء كون قد قال أنا ونبيكم بسأويله قال أنا بقول لكم تفسير ارسلوني فأرسلوني يعني رسلوني صلا واحد ما لكم لا لاجيب تفسير فأنا كان بعيد من المسيل قال أرسلوني وصل واحد وأنا بقول لكم بتفسير ورجع أرسله أرسلها أرسله الملك إلى المكان الذي يشتير السيل الى يوسف وصل عندي يوسف بكلمة قال يوسف ايها الصديق ماذا حاول صديق ايه. كان صديق ومعروف بالصدق ولا مبالغة فيه يعني ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع ها لا لحين هذي خارج المسيقين راح تلا يوسف ايه قال ما هو قال ارتلون انا بقول لكم تفسير الحمزة يقول للملك أرسلوني وأنا بقول لكم يوسف. دهب ما تسير. أرسلوه إلى يوسف. ذهب ما بلهنا اختصار. في الآيات يعني فأرسلوه إلى يوسف. وقال هو قال الى فأرسلوه إلى يوسف. وصل عندي يوسف فقال يوسف أي وصي يعني يا يوسف أي وصي تيجي في سبع بقرات ثمان ميأكلوننا سبع عيّات. أفسنا قبل أنا يعني ذا الحلم. أنكوا بالسفر بيحلم الملك بيحلم سبع بقرات ثمان سبع وسبعي يعني وأفتنا في سبع ثمبلات خضر وأخرى يابسة لعلي أرجع إلى الناس أب فتيني و أب الليبان أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون كأن يعلمون تفسيره ويعلمون الحق ويعلمون نكاش صاحب مكانه عالي لعلي أرجع إلى الناس قاله لعلهم يرجع يعلمون تفسير هذا الرؤيا ويعلمون قدرة هو وأهمية قالا تزرعون سبع سنين دابا خبر له بالتفسير قالها لحين ازرعوا ازرعوا ضروري تزرعوا يعني طرف هنا تزرع يعني ازرعوا كأنك قال ضروري تزرعوا سبع سنين متوافرة لا توقفوا تسموه اهتمام كبير في سبع سنين يعني كأنك قال ازرعوا سبع سنين دابا قالوا جاب تزرعون الخبر والمريض به الآن الطلب وهو بيجاب هذا الصيغة إذا أراد المبالغة كأنك تحصل يعني كأنك تحصل في مائد قال إذراحوا وقال تدرعون يعني كدو شيء إنه بيحصل يحصل إذا أراد المبالغ في الأمر يعني يعبر عن بصيغة الخبر أو المبالغ عن الأمر لقصة المبالغة في يعني يتأكيد كأنه قال إذراعوا بروري تدرعوا تدرعونه سبعة سنينة قال كذا تزرعونه وهو قصد كذا يعني مثل الحين كان قال فروري ازرعوا سبع سنين فروري عبر عن هذه العبارة وقال تزرعونه تزرعونه ويمكن أنها مثل العبارة تزرعونه سبع سنين دائما يعني مت متواصل يعني باستمرار فما حصدتم في هذا السبع سنين هذه تحصد ف فذرو في زملة خلا في السنابل حقتنا لا يصدود خرجوا للحب تدوسوه ما بيدوزوا لما خرجوا للحب قال خلف في التنابل يذ يذ يصدود في سبع سنين خلف في الس في السنابل حقتنا إلا قليلا مما يأكلون إلا هي قليل كنت أذيف أستايو الأكل استاوت تبدأ صدور قال أفعلوا هذا سبع سنين ثم يأتي من بعد هذا اللي لاحظ حين قلنا لكم تدرعون يعني ادرعوا لأنه قال ثم أي قال فدره فما حسبتم بذره نادي خبرني وش بايسوي قال قال فما حسبتم بذره يعني ازرع ووديتها تسدوها خلاه في معيش في اسبوا الحقه فيثم في زمبل قال ثم ياتي من بعد إذن سبع سنين هذا اجي سبع خير وزراعه فيها واعملوا عمل متواصل واجمعوا قال ثم ياتي من بعد ذلك سبع انشداد برجع سبع سنين جديده ما اجي فيها امطار ولا فيها زراعه ما هيدروم ناني آكله من السبع على ورا هذا بتركه فسر السبع سنين إذا السبع سنين حين قال السبع البقرات الثمان يعني سبع سنين فيها خير ومطر وزراعه وسبع سنين عجاف فسرها بسبع سنين فيها سبع بقر عجاف يعني, يعني سبع سنين يا وما فيها زراعه قال ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يعني سبع سنين شديدة ما فيها مطر ولا فيها زراعة جاء كلنا ما قدمتم لهم هذا السبع سنين القاحلة فتأكل هذه تجمعتوه فالسبع السنين الأولى هنا مجاز عند يقول ياكلنا ما هم اللي بياكلو الناس في الواقع أنتم لا تأكلوا لا مجاز سناد إليها قالت هذا السبع السنين ال ال الجبزة بتأكل السبع هذي جمع في السبعة السنين الأولى يأكلنا ما قدمتم لهن ثم يأتي من بعد ذلك سبعة شدادين يأكلنا ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحرم قال باشا يعني برجع تأكل كل ذي لأنها سبعة في المستمر ما معهم أي إدراع با يضطروا يأخذوه من الأولى هذي جمعه قال إلا شيء قليل بجيهم بيهتموا به ثم يأتي من بعد ذلك آمن فيه وغاث الناس وفيه أعطنه وبرجع يأتي بعد ذا فكان هذا الشيء ما عاد راجع إلى الحلم شاف استرى الحلم وزاد زي الخبر معلومه كان نقدي معه يعني من ربي كذا زياده من غير حلم. من غير ربي ذا يعني ما هي من شفتي الحلم قالوا معلومه جاءت له يعني من طريق الوحي خالص قال لانه ما في الحلم يرجع باجي كذا ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس ربي قال برجع يجي عام فيه بركة وخير ومطر كثير ورزق كثير، إلى أن الناس برجع يعصروا يعني فواكه زي أي يعيش الناس ويزدهم ويلهم في خير كثير. قال يعصرون يعني بيج بتمكن حتى من أثر الفواكه واستعمالها والتمتع بها. <تصفيق> <تصفيق> إيه يجي قليل عندهم. فيه غاز الناس وفيه يعصرون. <تصفيق> هذا التفسير يعني بعد إذا نسبعشين باقي هي فيها خير ورزق وزراعة. وسبع سنين فيها جد وما بش يعني وقذله في الأمطار ورجع قال في العام وفي واستأمنها بعدها يعني بعد يعني قديش الخمسة عشر باجي سلف فيها خير كثير وقال الملك واتوني به هذا الحين راح حصلوا يعني قالوا قال طلبوا يفسر قال نفسر قالنا بسول عجب عجب قال من صبره وحلمه وكرمة من صبر يوسف وحلم وكرمة قال ايوه مسيحون قل الله تحت ظاهرة قل كان. كان له سبع سنين عن كم قال له غير انه ما امره يقول له ما انا بس لكم لا تفرر يوني ما قال ما راح حاكم المخراج ممرة قال له فس ايوش قال ها كذا وكذا وكذا اتكسر والله ورجع يعني الملا طلبوا هي فسر فسر هذا كرم والصبر إنه ما تهاكم المخرين هاين، وقال ملك قتني به. لا ما يعني في بلا بعض المفسرين لا ما هو ما هو غضب رجل بعض المفسرين بيقولوا أنها أنها قال يوسف اذكرني عند ربك ولا إلى الآ إلى الآدمي. الادم والادم حين جاء الإنسان إلى آدم عاقبها الله و لبث ما يعني ما هو الشيء ما نفس المسألة المسألة إن إحنا نشيل الحين قاعدة يعني ما يمحق علينا إن الساهلة ما بمعنى أنك تلسج إلى مخلوق وتستفيد لا يعني أنك تأخذ الأسباب ماذا باجي؟ إذا طلب من الملك أن يخ يخرجه من الغذب ولارت لا يعني في هم بعضاً فسني بفسر كذا لكن بعيد ولا نحن نقول نف نحن لجأ إلى الملك وإيش باقي الإنسان إذا رأى فرصة في الخروج من على الناس إيش باقي الحين ثلاثة واحد يقول أنا مضوم شيء تخبيه وإيش الباقي ما فيها مشلا ولا فيها عش ما يبغى عاب يا بن ربي في السجن سبع سنين يقول إنها لجأ إلى المخلوق إحنا إن الإنسان إن, إن الله تجعل الإنسان يلجأ إلى الأسر إلا ما منع الله إذا ما, ما حرم الله اه قال وزميته مع قال وقال الملك عتوني به قال الملك حين سمع دراب التفسير ذا أكثر نعبه قال عتوني ما شاء الله والله غير الملك يشتي وقال الملك أنك قاعد تزور الملك تفسير مدري كم وقال الملك عتوني به قال ها جابه يقول له يجي في هل عنده اني بعد ذلك وقال الملك اتوني به جاب يوسف فلما جاءه الرسول جاء الرسول من عند الملك الى يوسف يقول له اخرج قال ارجع الى ربك وذاع ايضا ربي دليل كبير على صبر قال يلا اخرج روح عند الملك وخلاص زين قال جاء قال يوسف للرسول قال يوسف ارجع الى ربك الى الملك حقه فاسأله ما النسوه التي قطعنا ايديهم قال ها بدي عدد يرجع صار الملك ويقول له واش خبر على النسوه اذي قطعوا يديهم اجلي سر واجمل عليه ما قال لهم كذا ولا اتهموه ولا ولا قضيها كذا قال سأله من النسوة اذي قطعوا يديهم مش ما بالنسوة قال ما بس قالوا ما الذي التي قطعنا ايديانه هو يشتي يأكد براعته ما يشتي يخرج لأنهم دل حينه قلنا لكم حين يسكنوه ويجلس مدة طويلة قد يقولوها انه يعني لما بلايجي ععداء له ويتخذوه يعني فرصة يقولوها ما سجنوه لا لأنه يسوى جريمة وسجنوه قعد مدة المدة لأنه يدد اجرم فقال يشيل بده يظهر براعته أكثر فقال أسأله قال أسأله شيء عن خبر النسوة ذيك الطعن يدهم وبس ما ذكر وش سوى ولا ذكر يعني كأن الملك يبى يحتاج بحث هذا وبيجر التفاصيل إذا قال فقال إيه قال رج إلى ربك فسألهم ما بع له النسوة التي قطعنا إيديها وش, وش مالهم وش خبرهم إن ربي بكيدهن عليهم قال بيقول هو يوسف الهذا إن ربي بكيدهن عليهم يعني إنهم يعني أجرموا جريمة كبيرة وما علمها الله ربي كان قال وفراح الرسول يعني في فراح الرسول إلى الملف وقال لأن يوسف قال كذا يعني ما أرضي كل قال ما أخط بكنا راح جمع النسوة فقدروا بحث عنهم جمعهم قال ما أخط بكنا إذا راوتتنا يوسف عن نفسه قال أيضا أنه من الأدب أن أن يوسف ما ذكر سليخة ما بلاقا نشوف هذيك الطاوية هم قصروا مش خبرهم مع أن الجريمة الاكبر هي من زلكها ما بلاقا ساعدوا فمن هو النا يعني ما يتكلم فيها لا هو هي في الواقع كانوا متحفظين عليها واهتموا به ودار اسمع ساعده هي يقول شيء وخلّى محينه في, في القبر <تصفيق> قال ما خص بكونا إدراواتنا يوسف يعني رجاء جاء لها أخبار ما سوى سأل لا سأل هل نحن نحن يعني كأنه الامر الى الملك يبحث في الله ما يجو هذي بقوله لانه الملك ويرجع يقول انه مابلا حاول يبرر نفسه ولا <تصفيق> <تصفيق> صدق قال ما كنا عن نفسه يعني بيقولوا في نزلي كالدلالة فلوره ولكنهم لم يكن يراودوا النساء ما ان يراودوا ان يراودوا ان يراودوا ان يراودوا ان يراودوا ان يراودوا ان يراودوا ان يراودوا ان يراودوا يعني يراودوا ان يراودوا ان يراودوا ان حتى ان يراودوا ان يراودوا ان يراودوا ان يراودوا ان ان يراودوا ان يراودوا ان يراودوا ان يراودوا ان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 <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ولا لا لا قالوا إنني عاون عاونه هاي آه... الشيء. ما هو جذي قالوا إنهم مجه... حاولوا معها لأنني يقنعونه إنه يضربها. أنا إيه قالك؟ قال ما حطب كلنا يضربه السنة يوسف عن نفسه؟ قال لي كان أنتوا قدرتوا سمعتوا على الشيء ولا أنتوا مستهمين له ولا قلنا حاشا لله يعني تعجبوا من نزاهته تعجب قال حاشا الله تعجب من نزاهته ما علمنا عليه من سوء ما علمنا عليه من أي سوء أي سوء قالت امرأة العزيز الآن هتحصل حق قال هذا الحين ظهر الحق وثبت أنا راودته عن نفسه فالواقع أنا ذي راودته وإنه ولا من الصادقين حين قالني ذي راودته ذلك لي لي ما اني لم اخنه بالغيب جا... قال له يا راوتني قال نفسي إنه ما راوت انني لا اراد ان اراد ما اراد ان اراد ان اراد ان اراد ان اراد ان اراد ان اراد ان اراد ان اراد ان اراد ان اراد ان ذلك اللي يعلم أني لم اخنه بالغيب يعني قد بهر الله ذرحينا بسنعة بدينه وأنه وتشتيد لي وزف إنها إيش إن يعني ذرحينا مع ذرحينا خير له بس تخبر بسط لم اخن معنا هو مع أنه خير وهو غايب ذرحينا هو في السجن عادة ما في ذلك اللي يعلم أني لم اخنه بالغيب ذرحينا ما عاد خنته ولا عاد استهمته حقبت بسطده ونسى وأن الله لا يهدي كيد الخائن وما الله هادي له الخائن والظالم والذي يتهم الناس ظلم وزور مع الله ويعني ما الله ويعلم الله منجح له والذي <تصفيق> بسع المرو ما اخوني يعني الان دالحين جاهز دالحين اقبه أخبر بصدق يدري اني صدق سمع ما كنت في ديار يعني إيه لكن اراد فيك اللعنه وان جه عاده ما خرج جه بعيد قالت دبات تخبر بصده هو غايب وتظهر براءاتك وما هي خائن له يعني ما هي متهملها بالزوء ذلك اللي يعلم عني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائن وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء قالت وما أنا أبرئ نفسي من المعظمة إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. رحم فهلها يعني تعجبت من إيمانها بالله ومن تمسكبها وكيف أنها يعني لاحظت أن الله ينصره وأن الله يقف معه ف يعني بجاء ايش؟ قال بجاء فيها ايمان بالله إلا ما رحمه ربي إن ربي غفور رحم وقال الملك اتوني به استخلصوا لنفسي وياهونا وإله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال الطيبين الطاهرين مثل ما في الايه 53 سورة يوسف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الايه 54 وقال الملك هاتوني به استخلص لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين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 وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وأم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني, قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أن يأوف الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه اباه و انا لفاعلون وقال لفتيته جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منعمنا الكيل فارسل معنا اخانا نكتل و له لحافظون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 ذلك كيل يسير قال <تصفيق> لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتاتونني به الا ان يحاط بكم فلما اتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إِلَّا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أَمَرَهُمْ أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إِلَّا حاجة في نَفْسِ يَعْقُوبَ غباها وَإِنَّهُ لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف اوى اليه اخاه قال اني انا اخوك فلا تبتئذ بما كانوا يعملون فلما جهدهم بجهادهم جعل السقايه في رحل اخيه ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون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 كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه قبل وعاء يخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كذنال يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من, من نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخذ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر ما والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين قال ما عاذ الله أن ناخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون هنا قال وقال الملك أتوني به لنفسي بعد ما ذكر سألو يوسف من الحلم من الرؤيا وفسرها قالها جواب الصلاة توني بيأستخلص في نفسي يعني أعجب بتفسيره وقال جواب الصلاة يجيب على خال تبع خاله لأنه أعجب بعجاب كبير فلما كلمه بعضهم يقول فلما كلمه الملك كلم يوسف وبعضهم يقول فلما كلمه يوسف يعني يوسف يفعل كلمه زاد إعجاب زاد الملك إعجاب بيوسف حين كلم الملك حين كلم يوسف رجع أرتاح لها أكثر حين سمع كلامه ومنطقه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اليوم لدينا مكين مكين يعني متمكن مكين يعني بنمكنك في الأرض نجعل لك مكانك كبيرة هذا معنى مكين هو يعني موثوق عندنا قال اجعلني على خزائن الأرض قال هيحطها على خزائن الأرض يتولى الـ يعني الـ الـ الأموال في أرض مصر إني حفيظ عليم قال أنا حفيظ يعني امين وعليم يعني صاحب خبره يعني ما عليك وهذا أم حاجة الأمانة والخبرة وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يعني الملك أجاب ما يعني باختصار ما ذكر فمكنها الملك فإذا قال الله وكذلك مكننا ليوسف جعل الله هذا الملك أجي يعني رغب في يوسف عليه السلام وفمكنه من أجيء على خزائن الأرض قال الله وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوء من حيث يشاء يتبوء يعني يسكن في أي مكان. يعني قدرة الصلاحية ما معد حد يمنع من أي شيء يسكن في أي منطقة يريد يتبوأ يعني يسكن يتبوأ من حيث يشاء نصيبه برحمتنا من نشاء يعني في هذا الرحمة من الله على يوسف ونعمها نعمدها عليه بأن جعل له الحرية والاختيار وأن جعل له قدره وتملك وأنه يجلس في أي مكان ولا نضيع أجر المحسنين لكن ينبهنا أن السبب في أن الله جعل هذا هذا الكرامة وهذا المكانة بسبب عمل فلذا قال ولا نضيع أجر المحسنين يعني لأنه أحسن فما نضيعه إلا في جازينا في الدنيا إذن الإحسان بيجازي الله عليه في الدنيا ما هو مبلغ الآخرة إذا عمل الإنسان خير إذا أحسن الإنسان في حياته الدنيا بيجازي الله نفهم من هذه الآية يعني هذا المركب حفل يوسف قال انه ايش احسن فلذا قال ولا نضيع اجر المحسنين ما احنا نضيع الا هذا من الجزاء على ايش على احسانه ولا اجر الاخره خير للذين امنوا وعاد اجر الاخره افضل عمل اذا عمل الانسان عمل خير اذا احسن في حياته الدنيا باجاده الله في الدنيا وباجاده في الاخره هذا يعني يعني مفهوم الكلام مفهوم القران ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يستعون. قال عاد أجر الآخرة بجو أفضل للأجل المؤمن والمتدين. وجاء أيخوة يوسف فدخلوا عليه بعد ما تمكن وأصبح المتولي. وخصوصاً بعد هذه يعني يعني هذه الرواية هذه حصلت وما يعني نتيجة الرواية أن باجي سبع سنين جي فيها إيش جي فيها خاص؟ يزرعوا الناس قلت يوسف عليه السلام هذا الأمور وجمعها في مخازن كان بيجمع الـ الـ الـ السنابل هذا سنابل الحب بيجي معه خلا الحب قال في السنابل ويجمعون في مخازن وووو لها مكان مناسب في الأماكن الباردة كان بيكثر حفظ إلى أن انتهت ورجع بدأت سنوات القحط بعد سن سنوات القحط رجع الناس كلهم بيجا إلى الملا في كل مصر مع أماهم هربوا والملك بتجمعوا و بتزرعوا كثير في المخازن، فقدوا بيجاءوا من كل مكان في مصر كلها وحتى قالوا من بلاد الشام وبلاد العراق كذن بيجوا الى ايش الى الملك لأخذ الحب اشتروا حب ما ابتشي حب لانك جاء جفاه بجل استفع اثنين وجاء اخوه يوسف هم ايضا من الذين جاءوا لأخذ الحب اشتروا لهم حب فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهم منكرون عرف اخوته وهم ما عرفوا وما السبب في لأن قالوا انهم عندما تركوه كان عادل صغير عندما رمى بفل البئر جاء عادل صغير في السن وهم كذبوا كبار وذي هو كبير بيتغير صورته جاء والصغير بيتغير في مدة يعني هم بس متجمعهم قدم على حياة وجو كبير وجسم كبير ما عاد عرفوا هذا واحدة ما عرفوا ثاني هم قدرين نقدر نتها ما يقدروا عبد ولا يقدروا ماس ما بيتذكر يعني وذا قدو وذا ملك وذا عزيد وكبير و... يعني ما بيخطر على بالهم الناسوهم وأيضا قال يعني ولبسه وما يعني ما خطر على بالهم انه إن ايه ما يعطى ما بيزرهمه وهو وهو في نفس الوقت ثاني منتظر منتظر انه بقى يلقاهم لان الله قد اخبره وقالت قال انه تنبي بأمرهم هذا اسماء القف البير اخبرها الله انه برجع يلقاهم و برجع يخبر لهم و برجعهم ما فهذا اذا هذا الاسباب خلت يعرفهم وهم ما عرفوا فعرفهم وهم لهم ممكن ونالإنه كده أصبح كده كبير فاستوى كده يعني شاب ملتحي وجسم كبير ما عاد عرفه وهم ما جت غيرت أجسامهم جار حتى ملابسهم ما جت غيرتهم جاهم ذول أكل بدو والمساكين هو جت غيرت كده قد كده أصبح يعني لبس عظيم عزيز مصر ويعني يعني مثل الملك مثل الملك يعني متحكم في الأمور مثل الملك حتى الملك بيقول وش ما يشتي فالملك هذا يعني إذا أراد يوصل شيء فنفذ الملك قال فعرفهم أنهم منكرون ولما جهزهم بجهازهم جهزهم يعني اعطاهم حب قالوا كان بني كان يوسف بيعطيهم يعني مثل التقسير ما يذهب الواحد اذا جاء واحد يذهب له ما يريد أن يذهب حب كثير كل من جاء يعني الواحد يذهب له حمل بعيد ما مع زيادة يعني لو ها واحد غني جار ما هو ما حب كثير فقال يقسم على ايه وعاد بينهما يعني له كيف حملوا كيف حملوا على عددهم هم, هم حملوا قالوا عم كيف حملوا كيف حملوا كيف حملوا كيف حملوا كيف حملوا كيف حملوا كيف حملوا كيف كيف ولا كيف حملوا لا يعني السبب حملوا الحين عم يستغرب حملوا كيف يقول لأنه ولما جهزم بجهزم يعني جهزهم وعديهم ارضاعة حقهم الحب قال أعطوني بأخي لكم وش درها بالأخي بعد ما جهزم وعطاهم الحب ذي الهم قال هلأ ثاني من رجاء بأخوكم قال الهم من أبوهم إذن يعني بني فهم واحد أكيد انك بالشي وش درها وش با يقول لهم كذا خلينا وداري لكن وش با يقول لهم كذا عاتوا أخي من أبيكم وما هم عارفين أكيد انك بالشي تمهي قالوا قد قد حاولوا إن يزيد بيجلأه بيجلا أخوهم قال له إيه ما هو جاء معكم قالوا انه قاعد عند أبونا كبير مجال قالوا واس أخوهم قال له ما جاء قال إنه قاعد انتبه با... قال له إيه ما بلاه هاي قالوا إنه جاء بج أجا معنا أخ ثاني تزهلك وهذا عندك وابونا حزين عليه همتن... متن متندم هو يوسف ويا بيسلع باللي عندك اخوه بعد أخوه نمرة، يعني ما هو أخوه نام. يعني وأخوه أخوي يوسف. لما جاء قال ها خلاص يعني من رجع بالأخذية. جهادم جهادم قال اتوني بأخي لكم من أبيكم إذا أنتم صادقين إشتيد تجوبه. ألا ترون اني أوفي الكيله وأنا خير مدني أنا ما رأيت ابن أوفي الكيل كل واحد يدري حقه جابه وانا بزيد له. وأنا خير المنزلين يعني المنزل يعني المضيف يقولوا نزل بيافة ما رأيت من يعني لأنه كرمها مستمر لا تروني في الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قال ضروري ثاني مرتي يوم إذا ما جيتوا بس معنا ما لكم شيء فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا قالوا سنراوده عنه أبا قالوا بنحاول ما قد هو شيء يستركه يعني يتاكد يعني ياكد انه ضروري جوابه ولا ما هم قبل قالوا سنراود عنه ابا قالوا بنحاول جهدنا مراوده يعني باهتمام وجهاد سنراود عنه أبا واننا لفاعلون بعضهم بيقولوا اننا يعني ان شاء الله نحن بننجح يعني بن بننتصر بنجيبه وقال فيتي اجعلو في, في الحال اذهب يوسف على شيء آخر قال الفتيان حقونه حجونه يعني للخدم حقونه العمال قال خلاص ذلحينهم بجاي أصلا جاي يشتروا حب وكان الناس قالوا قبل أول يعني أول ما بيشتروا اشتروا الحب بد دراهم والدنيانات لما نجحت قعد ثاني مرة بيجا ورجع يجيوا يشتروا بل حيوانات ورجع يجيوا يشتروا بعراضيهم ورجع يشتروا كل شيء يعني لما ما مع عم شيء لأنهم قاعدو جلسوا سبع سنين قالوا في الأخير حتى باعوا مفوسهم هذا هو قالوا جايو جايو جاي بضاعة مدرش جاء معهم كله مدري دريشي عطوا يوسف مقابل الحرب هذا البضاعة ذيلهم دفعوا جلود أو نحوها و لهم ايش حرب قالوا قال يوسف ها حطوا هذه البضاعة اللي جايبها يعني ثمنه اللي جايبها السعر اللي جايبه حق الثمن حطوها بين ايش أدوانهم ولا ينفون قال اجعلوا بضاعته قال الفتيتي اجعلوا بضاعتهم في رحالهم قال ردوها في أدوانهم ولا يندبوه يعني كان قال قال ردوها الذين ثمن للحب ردوها لهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم يجل أنهم كما رجعوا حين يضوهم ويقلبوا لدوانهم يروا البضاعة ذي في لهم يرواها ويرغبوا أنهم يجوا أولاً بها يرغبوا لأنها أكرمهم يجوا ثانياً باجي معه مش يشترابه، لا يرجع هو يشتيء أيضاً حال لا يرجع ييجي معه معه مشي يقولها ما عاد السبب نجيب، قلت هب له حبة ورد له مسألة زي ما يبغى، وكان هردوا حطوه في بي حبة في أدوانه يقول له كم أبغى ورجع يروح يقول رجع رجع ثاني مرة، يقول إنه يعني يتأكد منه من إن إن بيرجعه لأن حين يرى البضاعة ما عاد ل لرجع يقوله مثلاً معه مع معه مشي بضاعة مش عبأ اشترابه. إذا ما جاء يبصهم بس، قال يرجع بصحهم بس، إذا ما جاء يبص معه ما بلامه، وقلت أيه ويشتي جو ولا جو، حاول فيهم حتى رد البضاعة اللي هم يرغبون إنهم يجوا، لعلهم يرجعون قال جعلوا بضاعتهم في رحالهم أيه قال في سيتي جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها. إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون الجيل يعرفوها أن أضعتهم والجيلهم يرجعون هذا هو واحدة ثانيا أولا قلنا خاف لا يجو ما, ي... ما يعني ما يجو معهم شي يشتروا به والبطل يجو ثانيا إنهم يتأكدوا إنه ما هو في حاجة تهم ما مع منفع حين يبيع منهم خلد أرد المال ذهم في قنع وثاني من إذا ما هم جايين بخون ما هو هاي. ما هو ما شيء إيه لأن ما في حاجة تماثله، وثالثا رضاع، وثالثا حتى قالوا بعضهم وبعضهم قال إنه بحتاج يرجعوا ويجري يتحرك، مع حين يقول رجع الأمور، يقولوا هم أنا بحتاج أرجعه، يقول، فقالوا قالوا بيترجعلو ببعضهم بيروح عليهم لعلهم يعرفونه، إذا نقلبو إلى أهلهم لعلهم يرجعون، يعني وهذه بس من يرجعوا ثاني مرة حين يجي يرجع على ما ليش حقتهم، فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا من يعمن الكيل؟ هذا من من الكل ما في الواقع يجي قالهم ما في لا قالوا من الكل بعضهم قالوا من يعني قال خلاص ما أديت هذا لنا ثاني مره يعني في المستقبل ما في لكم عندي منع من الكل معنا أخانا نكسر هذا تفسير وبعضهم قالوا منع من الكل ما يركل ما رضي كلنا إلا على عدتنا ما رضيها بناء حتى خونا حتى فرسخونا جل جل كفر ومن عملنا الكيل يعني من يعني ما عذب جال انا بكيل حق ايش اهونه قال يا ابانا من عملنا الكيل وفارث معنا اخانا نكتر بيجيك وان الله له حافل فان يعني يجي لناكل يلنا حب وان الله له حافل قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل قالا ما بجيل مثل ما جاء لا يوسف كنت عليكم وما صح منكم يجي لكن ما عد راوك يسوي قبا يحتاجهم في حاجة فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حفظا هذا يعني قبا كان على ربي ما عده راكا عليهم وهو أرحم الراحمين لا لا قال كذية قال لا ما ما نساب راك الله يرجع ما أنا راكا عليكم مثل ما, مثل ما سويته بيوسف ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم فتحوا الأدوان الله حين رأي الأسعي. البضاعة ما ذي روحها في الحب رجعت لهم قالوا يا ابانا ما نبغي وجد الشيء هذه البضاعة هنا ردت إلينا قلت هذا البضاعة ردت إلينا ما عندنا في حاجة شيء الشريبة ونمير أهلنا وبين مير يعني لهم الحب الميره وهذا الحب يعني إذا الحين المفروض نحنا نرجع ولا نرجع على كل حال وجد شيء مع معناه فينقول قلت بضاعة ردت إلينا قلت قد أكرمونا اكرام كبير وقد يعني واجه وطلب واحنا معنا ضاعه بنشتري بها ما عندنا في حق ندور ونمير اهلنا وبنحتاج نوفر لاهلنا الحب ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير وباقي لنا كيل بعير ليش لا نعم ذلك كيل يسير ما هم تعمل مراجعه يعني أكيد باي باي هبولا قال لن أرسلهم لن أرسلهم معكم حتى تؤثوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم قال هم أنا مخلي لهم معكم إلا أن تبتعروا تؤتونني قال قال حتى تؤثوني موثقا من الله يعني تعرفوا أنكم باتجابة إلا أن يحاط بكم إلا إلا حاجة ما تسوها يعني خارج عن عن عن قدرتكم ما هو عليكم فيه فقال فبقر لي ما أنا راضي الله إذا حلفتوا يعني انكم بات يوبة ولا خلو الله يمانع قسري ما تستروله حتى تأتوني موثقا من الله واليمين اليمين لتأتنني به يعني حلفوا انهم بات يوبة إلا أن يحاط بكم يعني تقلبوا ما تستطيعوا فلما آتوهم موثقا حلفوا له قال الله على قول نقوله وكيد أنا قد طلبت منكم اليمين وانتو قد حلفتوا اليمين والله شاهد علينا فانتبهوا فربي أش باي يعني باي يجاي جيب عجوبة إذا خالفتوا يعني وكيله كيلوا يعني باي المتورط والمتوريل هذا الأمر باي وقال يا بنية لا تدخلوا من باب واحد قال هذا الحين أنتم بدخلوا لا تدخلوا من باب واحد واتدخلوا من أبواب متفرقة قال هم كانوا عشرة وهذا عندك الحادي عشر اسمه بن يامن أخوهم قال هذول دال عليهم صوصا حين قد ذا معهم قال هلا تخلوا قالوا كانوا هم كانوا كان هم, كان هم كبيرة ويعني وسيمين ويجي جمال وميدين كمان مجموعين بجو قد آش النظر يعني قال نزل عليهم همن العين نزل قال نزل عليهم همن العين حين كلهم قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه كل الناس يدخلون من باب لا تجمعوا كلكم وتدخلون باب واحد وما اغني عنكم من الله من شيء يعني ما جهدي ارد اي شيء اذا بالاراده الله بكم لكنه قال لي. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم الا الله هذه بايت والله الامور وما جهد أراد شيء. ما جهدي ما ان ردّه عليه توكلت وعلي فليتوكل المتبطلون. يعني عليه تفكر عليه فقد ولا على غيره هذا حين يقول عليه يتوكّل يعني لا أتوكّل على غيره <تصفيق> إيه وعليه فليتوكل المتوكلون لا يتوكل الناس إلا على ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم نفذ يعني من أبواب وكذا <تصفيق> يا نادو دخلوا من أبواب متفرقه ولا جهدي يرد عنهما يعني إذا جاء مصيبه الله لكن إيه لا تقلل على الله هذه المفروض أن الناس يتفكروا على الجمعة يعني لا الله يكاد يعني يقول ما يهدم ما يرد شيء يعني لا لا يقوله من الاحتياط ما معناه أن يحتاط وحد بذيستر ولا معناه أن يقول حلق نقدوه مظمن ويفي يحتاط الإنسان ولا نقدوه معناه أن قد مع يحصل حصل لنا بده كذا الدره ما اشتيرجعوا فلا فهمني ايش يكرم يعني بده هناك مخطط ما ما يحس معني قال ما عم ما نحكي كله قالوا لا ليش تي قال حس ان كريم جوار وش تي يكرم عمي لما دح وقالوا ذكروا له ابوهم ابونا شيخ كبير ونبي وكذا وكذا ومدحه قال <تصفيق> وقال قال ان حكم الا لله وتوكلت علي عليه فليتوكل من ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كانوا يعنون من الله ميشي إلا يعني حتى يلا ما الايش هذه هذه خطط الله يوسف رجع بعد لأن يوسف يرجع قبل محيلا بحيث إنه يمسك أخوه عنده ويعني بموافقة سيم ولا يدروش يقولوا بل بيش بشاره منهم ما ذكر حوز ذلك ما دخلوا ما أبلاهم يشين دخلوا ورجع ما جمعه معظه الله بعضهم قال ولما دخلوا قال من حيث أمرهم وأبوهم ما كانوا يغني عنهم من الله من شيء ما رد حاجة قدراتها الله إلا حاجة في نفسه يعقوب قضاه لكن كان في نفسه يعقوب نلاجع عليهم عن وفقدت تسبره وإنه لذو علم لما علمناه داري ما جهد يرد شيء أمر من الله فلذا قال وما غني عنكم من الله من شيء فأيش في عقوب قال عالم وداري منور ما معنى ان إذا قد تسبروا كذا ما عاد يمشي قدوا قدوا قد بيأخذ الأسباب اللي يسبر وخايف من العين ويشتيت وقال قال وإيش قال وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه إن وصلوا إلى يوسف استضافهم قالوا إن في جمعهم استضافهم في مأدبة بيوم على مائدة، بيو كل اثنين على مائدة، وكراسي، كل اثنين على مائدة، على ماسة لا، قالوا انها قال يوسف. قالوا يوسف من على مائدة تعال تعال قال له يوسف، كله اثنين حطهم في غرفة وهو قال الحراسة هو يجي عنده فاليه بيفهم انه حين قال وآوى اليها اخاه يعني قال ما يجي عنده في مسكن قال ولما دخلوا على يوسف آوى اليها اخاه قال وحين قد جاء صلاةه من واحدهم قال اني انا اخوك قال هاترني اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملوا. لا عتزل ولا عتتحا يعني غسيك ولا عتبقى في حاله. لما كان بيشغلهم جير يعني كان يوسف اتجاهل شغلها قبل ورجع بعدها أخوه بالنامه وهو رجع شغله جير كان يعني لقى أذى كبير منهم. قال ها سأني أخوه فلا تبتئس بما كانوا يعملوا ولا عتبالي ويعني ولترحيل في خير ولا عت عليك هاي. فلما جهزهم بجهادهم هيك باي يضرب. هبوله مرض الحب جاء على السقايه في رحله اخي السقايه هي قالوا إنها يعني وعاء للكال ولا الشرب اللي بحب وبيشرب السقايه كانت كان بيش يعني بيستعملوها للشرب ورجع قالوا ايضا بيكيلوا به بي. انه رجع يقولوا صواع الملك الصواع اللي بيكيلوا بي. قال جاء على السقايه تفير رحله اخي كانه ذي بكيلوا به الذي يجيو لهم شلو لم شعل في رحل أخيه حطوها في الرحل ولا انتبهوا لما مشوا وجع يدعوهم ثم أذن مؤذن أيته العير إنكم لسانق قالوا ان يوسف يعني قال ادعي لهم يقول وين ال... السقاة وين سوا على المنس فعندك قالوا سأل مأذن راحي ذاعي قال أية فارئر أنكم لساريبون حتى ذا العبارة ما من يوسف ما هو قال لك ما هو قال يقول لم سرق نعم سرق وداري ما همسرقون يوسف هذه خباص ال في أخوه ورجع يجي واحد يقول أية فارئر ما هذا الكلام ما, ما ذكر الله إن من يوسف ما و... يوسف بعيد عنه يعني بعيد ان يوسف يقول لهم اي يعني ولا يؤمر احد يقول ايها الاير انكم لا ما بالله قال واحد قال ابحث عن ال... يقول لهم وين والله ولا اذا عندك عمل بل معناه راح قال ايها الاير انكم لا <تصفيق> هذا الرسول ان في اشكال كيف يوسف يقول لهم كذا قالها معه هو... يعني الظهر ما الكلام هذا منه ما هو هو ارسل واحد قال يبحث عن السجار قال إيش؟ قال أذن مؤذن في صيح فأتيت هالإير إنكم لساريكم هالإير يعني القافلة قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ يعنيهم تعجبهم مازقن ما على شيء رجعوا يعني بيت نان وكذا رموا ما بشي أقبلوا عليهم رجعوا بسرعة يعني ما هم إنهم مازقن ما على شيء قالوا وأقبلوا عليهم ما عليهم ماذا تفقدون؟ وش لقى عليكم؟ قالوا نفقيدوا صواع على الملك الصواع على السقاي بي... هذه هذه كان بكيلو ولا من جاء به حمل بعيد قالوا فقدنا صواع على الملك وذي يجيبه أنا بالحمل بعيد حره بدي اعرف ذا الحمل من غير وانا به زعيم بيقول المؤذن ودي بداعي قالوا تالله يا اخوه يوسف تالله لقد علمتم ما ينهال نفسي ده في الارض يحلفوا باستغراب وتعجب والله انكم دايرين لم ما ينعرفوا اظن يعني حتى قالوا كانوا بيظهروا يعني تعفف عند عند الناس ولا يقربوا ما حد ولا بعضهم كانوا على يعني الاضواء يعني الاثاث المال لا تاكل من عند حد يعني يعني انهم ومداهرين وقالوا النبي وانهم يعني ابن النبي وابن النبي وابن النبي قالوا لقد علمتم ما جئنا لنسجده في الأرض ما جئنا لنسجد نسرق ولا المحق وما كنا سارقين وما قد جاء يعني قد اتهمنا بسارقه والله قالوا فما جزاه إن كنتم كاذبين قالوا لهم يعني فكية يوسف قال هاو الجزاء إذا جاءوا أنتوا كاذبين جاءوا معكم لا ماذا يقدو داري بلأنه ماذا يقدو هو ذي حاول خطط لهذا الأمر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 قالوا صلى الله عليه وآله قد علمتم ما جنّا نشّد في الأرض وما كنا سارين قالوا فما جزاه إن كنتم كاذبين ها هو الجزاء هذه سرق جزأه يعني جزاء جزاء السارق كان نقل إن كن إذا جهوا إنك كاذبين وقاهم النقم قالوا جزأه جزاء هذا السرق من وجد أو جزاء الصوع يعني سرقة الصوع من وجد في رحله فهو جزاء هذي نلقاهم عفو الجذع يعني يفشلوا هذه تلقوا في رحلة فوق الجزاء نفسه الرجال هو الجزاء يعني إذا لقيته في رحلة فان الجزاء يعني يفشلوا هذا كان قالوا في دين يعني في دين يعني يسمع يعقوب كذا إن السارق إذا سرق فإنهم يسترقوا السنة يفشلوا السنة كذا عاقبتهم لا هذا في عندهم ولا عند ما عنده في عنده المثل ما جاء بشي ذلك ما عندها المثل قالوا اذا سرق واحد بي ويحمله ضعف ما اخذ يدي ضعف ما اخذ يعني مثل ما اخذ مرتين. إذا سرق بس ولكن ما ما يجلوه لا ما يجلوه وزاره في عند يعقوب كان اذا سرق واحد يشلوس سنه مقابله ثانيه شو قالوا ما جزاه جزاء السارق قالوا جزاه الذي يوجد في رحله من الرجال اللي يجو في رحله كدول يعني انه يأخذوا لا أخوتها لأن قالوا هم راكرين ما أمهم بحفظ أبوهم وهم قالوا كذا وهم قالوا على أساس النبي دارين ومتأكدين ما أمهم قالوا وديهوا جزاء الناديث القفير على شيله لكن يعني متأكدين معه مننا ما وجده في رحليفة وجزاءه إن كنت ايش ما وجده في رحليفة وجزاءه كذلك نجد الظالمين كذا كذلك إحنا. يعني إذا يسرق بالنعاش يجله مقابرة السريقة فبدأ بأوعيتهم تظرف العد ذكي ما راح يجب يفتش أوعاف طبعاً هذا الكلام الظاهر أنه قال الرسول راح يدائهم المؤذن ورجع يرجع ورجع ير... يقول له لهم كذا ورجع قال تعالوا نفتشكم ورجعهم لما عند يوسف ورجع يوسف يبدأ يفتش فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء آخر يوسف يفتشهم واحد واحد وخلّى بنيا من الأخير جلّى يعني يبعد التهم عنه لو راح وفتش فيه وعاقه فيقولها من هو ذي سبب راح هو من هو من زيادة التحيز يعني هو ما ما يدرو ولا جين فبدأ بأوعيته وقبله وعائ خير ثم استخرجها من وعاءه ورجع ما ودعه ما رجى جين يخرجها من وعاء خير كذلك كذناء يوسف يعني علمنا هذا الحيلة ليأخذ أخاه. كذلك كذناء يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ما مسبر يشل أخوه لأنه ممنوع في عند الملك في نظامه في عند أهل مصر إنه يأخذ أحد ما نستر يمسكه بأي طريقة إلا بهذا الحيلة ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أي شاء الله وفهذا الحيلة هذه اختيارها. نرفع درجات من نشاء يعني فالله جعل له هذا الحيلة جعل له يعني الاسلوب هذا وكان يعني مدح الله على هذا الاسلوب وهذا الذكاء دي فيه ان من الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم مهما كان الإنسان يعني مهما كان الشخص عارف يعبى من يعني هذا مثلا نوع الملك هذا بيمنع ذا يحتاج يعني لا يحتاج ياخذ اخذ وقلوا على خلاف النظام الأهل المصر بحيلة ثانية لأنه جعلهم عمدي يخكموا عليه قالوا إن يسرك فك السرقة أخو من قبل قالوا حين طائفة وقالوا الله أكبر عليك صبح دناه ومدري واجه ورجع قال ها أقول لك إذاك السرقة فك السرقة أخو الله أخوه ما أخه من أمه يعني أمنا أسرحنا جاد يور ما بلا ذي حيدي من طبيعة حم هو هو أخو من أمه أخوه من أمه هو يوسف قالوا انه سرق كيف قد سرق يعني اختلفوا في سرقه يوسف قالوا يوسف بعضهم بيقول انه سرق مره صنم جاء بيع عبد الاثنام سرق صنم وراح يكسر وجه اتهام وببعض بيقولوا في بعض الروايات انه كان كان جالس عند عمته بعد ما ماتت امه قاعد عند عمته قاعد حنجهت من يوم لما كبر وقديش الله يكلابه ورجع ما ساعتها بتشي تيجي قعد عندها قالوا بحتاج يلا ورجعت رحت ربط عليها قال حزام يعني جالها من ابوها من يعني من من إبراهيم يعني من بعد ابراهيم منطقة ربطتها على بطنها داخل متداخلة ثوب ولا ما شال له ذا ورجع قالتها ما نعرف مدرية من أين شال المنطقة دوروا له دوروا له لحين رايح مع يوسف قالتها قالوا ها قالتها ما بلاش الله بده والجاعة قالوا ان سرق هذا السرق نسبه لا يسرق كل سرق ان جاءه واخذ الاثنان فهو يعني في غرض جيد ويكسرها جي والله يعف ما بلا متهم حتى ما هو لكن هم هم قفرحوا يخبروا بها ويجحروا ونزهوا نفسهم إما احنا كذا ولا سرق مننا بعيد لكن هو كذا طبيعته هو عاد مع أخ من المثل إن يسرق فكسر قا أخوه له أخوه رحمهم جماعة بلايستي أخوه يعني ذي من المثل أخوه له من قبل فأسرها يوسف في نفسه درا يعني لأن يوسف ذي في حاله ممّام دائن قال أنتم يعني تكلم في نفسه ولا تكلم قال, قال أنتم شر مكانا لا يعني أنتم ذي أنتم أشرار و افعالكم يعني افعال جبيره وهو منزه وهو يوسف والله اعلم ما تصفون هذا هذه اثر في يوسف في نفسه هذا القول ما قال ما قال انتم شرم مكان هذا جعل السر في نفسه ايه اثر يوسف في نفسه ولم يبديها لهم مش هي هذا القول قال انتم شرم مكان والله اعلم ما تصفون وهو قال في نفسه جابرم. مش لا يجابرهم. لا يقول كده. مش كده ما يجابرهم. يقول له انتم شرروا مخاناً ورجعوا يجيل يقول. قال مش ما بسر واحد لا كلام. يسر في الكلام ما ها ايوه، قال في نفسه قال له الكلام وما حظ الله مش بايش الرأي يح... يعني, يعني, يعني في نفسه هم قالوا قلت قالوا في ابا بي له شغله قد ايه اف قال قال في نفسك هذا الكلام قال انتم كرم مكانا باب لديه في الواقع يعني انه ذا تفسير لا سرى الضمير أسرها في يوسف نفسه ولم يبديها لم قال أنتم شروا مكانا والله أعلم بما تغفر يعني أسر الكلمة بيقلوا ينقوا على الكلام كلمة يعني هناك كلمة تكلم بها في نفسه وأسرها ماذا خب الله ماذا أسر ما الذي أتهمه؟ سرها يعني سرها قلت يتهمه وقالوا قالنا كذا لا يستهي سر ولا لا قال كذا قال أنتم شروا مكانا فهذه قال لها ما بلني أطلق عليها كلمة لأن الكثير ما تطلق العرب الكلمة على الكلام يعني قال كلمة في نفسه وأثرها ما حد لهم انتم أنتم جروا مكانا والله أعلم ما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه قالوا أمان أخوه شيخ كبير في السن وكبير في القدر وذا في الواحد واحد مننا بدله لأنه عدها الصغير وهو مرتبط بزيادة، فخذ أحدنا مكانه. إن نراك من المحسنين إحنا سهل، شيل واحد مننا ما هو صدق ما يشيل أحد. بيستوى نشيل واحد منهم بدله، يرجع بن يعمل إلى أبوه. إن أنا من المحسنين قال معاذ الله قال يوسف معاذ الله اللهي أن أخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. إيه قال إيه سر ما نحن. معاهد الله أن نأخذها إلا ما وجدنا متاعنا هذه هي رأينا المتاع عنده ما نحن نجل له وما نساب نشيل واحد ثاني ما له ما له دخل نهائيا وانتو بتقولوا هذه هو عنده إنا إذا لا ظالموا لو نروح نشيل واحد ثاني وعندما نأخذ واحد ثاني ما محق أي هذا قالوا أنك تتكلم أخوه قبل قال بسبر كذا وكذا سهلا سهلا يعني إذا رجع إلى هاي غسيه دايغس فيه انه يعني يسبب هذا الموضوع قاعد بيسبب كلام اجل كل قالنا بيكرمهم ويقبلهم زياده ويستضيفهم قال له ربنا لا الساعه بركذا ما, ما من ولا ولا منه حين يسوءنا عباي يخرج يوسف من فلما استئسو من يوسف او من أخيهم هذا خلصون جيّا، يعني فلما فلما منه خلاصون قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف، فلن ابرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي خير الحاكمين.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 إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون ما قال لما استيأسوا حين يأسوا إن عبا يخرج بن يامين معهم خلصوا نجيا يعني خلصوا يتناجوا فيما بينهم يتكلموا متناجين يعني لحالم سر يتكلموا فيما بينهم قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباهم قد أخذ عليكم موثقة منذ ذلك قد حلف حلفنا إن إحنا بأن نحن نرده ولا نرده ومن قبل ما فرّتهم في يوسف ومن جا... من قبل قلت قد... أذى في, في يوسف قال ومن قبل الذي فرّتهم في يوسف إما يعني علم تعلموا إن حصل من قبل تفريطهم في يوسف بسبر يماعطف عليها بسبر مع معطوف على تعلم مع تعلموا تعلموا أن أباكم تعلموا ما فرّتهم في يوسف نعم تفريطكم في يوسف قال عبدا نسوي معه قال. فلن أبرح الأرض حتى يأذن قال هم أنا ما مع عدي ما عدي مترجم من هنايا حتى يأذن لأبيه يقول أبي ثال رجعوا ويسامحني أو يحكم الله لي ولاجي ربي يحكم ان احنا بريئين في هذا وهو خير الحاكمين لأنن بريئين ما في مثلا بروجي شيء قال هذا قال كبير ما قال ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شاهدنا الا بما علمنا قال ها كذا إن ابنك سرق وما شاهدنا الا بما علمنا وبدأ من جهاله في انه يتكلم بهذا الكلام <تصفيق> المفروض انهم يقولوا يلقوا المتاع انت واحد عندي بني بنيامين ما يقولون ان سرق <تصفيق> هذا يعني ما بي... في <تصفيق> ما هم. ما هم. لكن لا يتكلموا بسرقه لان يعني حتى اني بنقول ان, إن عندنا الفوائد ما هو اول مرة رجل بضاعة هم <تصفيق> يعني جليس بدرون بايس برجوه واحد حط وزا عندك حطة وضاعة في كل رحالة مولا درم اذا بايس برجوه واحد حطها فيش. في ايش تحاكد <تصفيق> بن يامين ولا هودالين قالوا انهم قالوا, قالوا البن يامين فضحتنا والله مش تعامل يقول فضحتنا كيف قال ما ماهونا قال عامل لي وضعها قال لي وضع البضاعة في رحالكم ايه <تصفيق> <تصفيق> قال هذه وضع هذه وضع وضع في العالم يعني نبه من بهناك حطوا أدوان ولا انتبهوا وقد جو هي الحكمة منها يعني الغرض أيضا هذا يكون غرض يدرون بعيسى بره حين جو واحد وضع أدوان في رحل في رحل ولا انتبهوا بعيسى يوضع السجاه فير على ذا في رحلة بالنامين ولا هذي المفروض ما يقول إن السرقة المفروض ان ما يقولون السارق يقولون انه انه متاع في عندي لكن كأنهم مثل جههم اصلا هم, هم فالواقع فالواقع بيضرو وقبل ما لهم يطره سرق ويقولون متمسكين فذا يقولوا جاب متاع عندي الله يا قال ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرقا احتقالوا بها قراءة سرقة يعني اتهموا بالسرقة وما شهدنا الا بما علمنا هذا ما علموا ولا علموا فالمفروض ان ما ذي علموا انهم رأيوا البضاء عندهم بس ماهم يقولوا علمنا ان سرق ما بيعلم واحد في هذا وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واجحنا دار النبي يتبر كذا <محن حلوبي> يعني حين على فنالك نحن أبان ردة. ما إحنا يروح يشل هذا عن, عن عن عن ما احنا لا لا يشتون ما جاء إحنا بل ما إحنا علمين بالغيب إحنا دا نبى شو جيل لا قالوا ما كنا الغيب حافظين يعني ما جاء إحنا يعني يعني ما ان منعوه ما هم دارين. لإحنا دار نبيسروب. نحنا منمنعه وما مجيء ما شيء لكن ما جا إحنا عارم للغرب. يعني يشتغلوا ما معناه ما ترى ناس يسوي ما جا ما نعلم الغرب ما ما إحنا ما... ما... جاي... عارم. حن... أحدون ما يمراجعين اللعبة. قالوا غير ما ترى ناس يجي عن في الحين. الله يماجيده فكلنا دار ما ذه نبيسروب. هذا خارج عن علمنا. وما كنا الغرب حافظين. وصارت القرية التي كنا فيها. اهل اهل القريه هذا هذياهم فيها قريه يعني اهل التي كنا فيها والعيره التي أقبلنا فيها وخبرتنا معنا في ماذا التي أقبلنا فيها ما هو ما معناه يسأله راحوا سيرتنا والاليرة التي أقبلنا فيها وإن رصاد يقول قال سوّرت لكم أنفسكم أمرم فصبر جميل ما أعرف عليهم قال لا قد أمرم قال ربما إن هم فلوق أن ما هو داري بالغيب هو نبي لكن هو داري أن هو داري أن يعني أن باع تخرجوا يعني أن باع يسلم لأن داري يصف باع سلم ونخف باقي سلام. ونبدأ أذيه قال الرؤيا ان ونبدأ أثبت كلهم ليسك <تصفيق> يعني انها لا يوجد صدق هذا الكلام وأنه باقي سالم ونحن من هذا <تصفيق> قالوا باقيوا حين تساعدوا في ذلك القضية وقالوا أو يسمعوا يعني كأنهم تساعدوا مع ذلك يجبوا ذلك ما مذهبهم أنهم يكونوا يشلوا واحد إذا ذلك <تصفيق> وهم قالوا هم اللي قالوا بي.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 عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. ذا حين أقدم معده قد يوقي اليامين ذاك الكبير ويوسف كان كلهم الثلاثة إنه هو العليم الحكيم <تصفيق> وتولى عنهم أطلق من عندهم قال سبحانك منهم وقال يا أسف على يوسف وتأسف على يوسف وتندم على يوسف لأن يعني إذا فيه دلالة عنك كان شديد التعلق بيوسف الزيادة <تصفيق> إيه ما قد نثير ذاجل ابنها الثاني وابنه الثاني والثالث ما عاد قال يا اسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن قال انها بعد السواد الذي يعيون لما ما عاد يستوي فهو كظيم وكان ملي يعني بالحزن كان في حزن شديد على يوسف <تصفيق> يعني من لا قد لا يبيضت عيناه من الحزن الحزن بيش... بيسبب إلى يعني العمى اذا بحزن شديد واستمر لا قليل طبعا عما وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم بعضهم قال ان الحزن جاب بكاء كثير حتى جفت بعضهم قال نفس الحزن قد يسبب إلى الآخر لا يعني فهو كظيم يعني ملي بلاه يعني ملي بلا حزن وبيخرب ما بلا كظم يعني ملان ما كظم يعني مليء بالحزن قالوا في حزن جاء في حزن جديد عليه قالوا بيقول قالوا في بعض الله انه في حزن سبعين امرأة فقدت ابنها كان يتعلق باستعلق كبير قالوا ما يعني واصم ما ينسى يعني هو حزن على فتة ما عدد انه يتلقي مع الحراب ما كان يسترق وعزب خليه يطرق من عنده قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف تفتأ يعني لا تفتأ يعني لا دزل عادك بت... قالوا عادك ما عاد قال من, من يوزف. عادك في يوزف قالوا تالله يعني لا زلت تفتأ يعني, تفتأ يعني لا تفتأ يعني لا لا تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون لما يجي انت حرظ قال الحرظة فيك ذو ضعيف جوك مش رفع الهلاق والله تهلاك ولو تكون من الهالكين قالوا قبعة كذية تذكر يوسف الأماد تقارب الهلاك والله تهلاك قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم قال ما بنشكو إليكم واشكو بثي وبثي وقال البث هو الـ الـ الـ الـ الـ الحزن الشديده دي ما بشترى إنسان يكتمه يبثه الإنسان الى الناس قال قالها ببساله الى الله بس وحزني كان بس زيادة في فل... زياده فل... يعني هو حزن زيادة حزن مبالغ فيه قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلم وانا داري من الله ان ب... ابراهيم ما قد ما سو انه ما انهم يقولون كذبي خطر حين عاد في داعي يوسف يجتي من يوسف يا بني يا. اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من رحمة الله قال بسرود تذهبوا وتحسسوا يعني تدوروا ويتخبروا وتسألوا من يوسف وأخيه ولا يتقاسوا من رحمة الله رحمة الله إنه لا يأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون أشكر لكن الله هو لا وهو قال برجع يجدوا جمعة كلهم يوزن فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر إلهنا إلهنا إلهنا, إلهنا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آه ثمانية وثمانين. صورة في قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز ما السنا وأهل نبض.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 إنه من يستبع ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آذرك الله علينا وإن كننا لخاطئين كن لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا بجميع في هذا فألقوه على وجه أبي يأتي فصيرا وأتوني بأهلكم اجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا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 ربك قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت تولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وعلحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون قلنا في آخر آية فالآل الشاقجة قال يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وآخيه ولا يتيسوا من روح الله ذهبوا يعني تعرفوا وتقسوا الأخبار وتحسسوا قصر التحسس يعني طلب المعرفة لأن الحواس هي وسيلة للمعرفة يعني بدون تحسس لأن الحادثة هي طريقة للمعرفة السمع والبصر ونحوه قال تحسسو يعني يحاولن يعني يبحثو حت لتعرفو تحسسو من يوسف يعني يبحثو وبحسوا عن يوسف أخيه ولا سيأسو من روح الله يعني من فرج الله ورحمة الله إنه لا يأسو من رحمة من روح الله إلا القوم الكافرون يعني أتح يعني من الإيمان أن يكون يثق الإنسان برحمة الله وفرج الله فلما لا هو يعني يعني هي ضعف الإيمان لا يأس الإنسان من رحمة الله الله سبحانه وتعالى إذا اعتمد الإنسان عليه وثق به بي يجده معه وأنت إضافة إضافة قدنا يعني الثقة بالله ولطمنان إليه بيرجع في الأخير أولاً بيقف ضعف الإيمان ثانياً بيأدي إلى نحن أن الله يتركنا يعني قال ما نتكل على شيء نوكل إليه عندكم من قال أنا عندي ظن عبديبي خليه ظني ما يشأ لا ظني يدمن الله بحق أمراضي طلب حايو يعني يقضي حياته في يقضيها ودي بيظن إنه ما هو مسويه ما بيسويه وهذا ربما هو السبب ال الواقع الحين الكثير من الناس كثير من الناس ما عندهم ثقة بالله وطمأنان بالله ما احنا عندنا لاذا على عمله ويكد ويتعاب وي... ما بيو عنده يعني اعتماد على الله عندنا ف... ف... ايه ف... في اذا لما اي لما يعتمد على ذاك الوسيله هذا حاتنا حاتنا كل شخص يعني اذا قد ما عمل عنده لو ما ي... لو مثلا ما يمارس ذاك العمل مثل عنده مع وظيفه لا صار انه بيضطر بغيره والله انا ما ادري الله تخربني ما بنستريح ولا هي كذا ما بل هي وسائل وأسباب والله هو الرزق فيجوا الإنسان مطمئن إلى الله فإذا كان الإنسان معتمد على الله ورزق فيه نبي يرزقه مثلاً فيرزقه ما ذي بيج هو ما بيج ما ولا هو رزق بل عنده على عمله كده بيخليه الله على معذره من استقل على شيء وسيلة فإنه قال لا تيأسوا من روح الله إنه لا يأسوا من روح الله إلا القوم الكافرون يعني هذه بيقنات يعني ما عنده إيمان خذ إثمأني إلى كلام الله ويثق بكلام الله فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مستنا وأهل نظر لاحظ أن يوسف يعقب عليه السلام قال أبنائه قال اذهبوا وتحستثم يوسف أخي ذهبوا ورجع قالوا يا أيها العزيز مستنا وأهل نظر يعني موضوع آخر يعني كان طبيعي ان ابحثوا يقولوا ما انا احنا ضررنا الفقد اخينا قالوا ما بلامهم استعملوا هذا الاسلوب حتى حتى ينظروا كيف كان كيف يكون موقفه معهم يعني طلبوا منه هذا الطلب حتى يجي السنط هل يتعاطف معهم يتعاطف معهم في ذات تعاطف معهم بايت بث له البال ايش بقول لهم ما ما ولا خلاص ما ما ولا قالوا يا أبا قالوا يا أيها العزيز مسنا راهلا نظف. أنا قلت ضفرنا وبضفرنا قلت أمسك أكثر البلاد فيها يعني جد وشدة. وجئنا ببضاعة مزجاه. جئنا ببضاعة يعني سيئة يعني ما هي مرغوبة. مزجاه يعني بيردواها لنا. بيقولوا يزجي يعني قال مثلا الله يزجي. اذياء سحاب يعني ذوق في ازياء شيء يعني دفعه وساقه قال جينا بذعاه مزيا يعني مدفوعه يردها ما حد يردها ضاعت نافثه ما حد يردها بيردوها قال جئنا بذعاه مزيا يعني ما حد يردها يبقى لها فثله فاحنا نشي انك ايش تنفعنا فاوفي لنا الخيل مقابلها وتصدق علينا وعز من عندك تصدق يعني عزيز من عندك مو يعني بغير مقابل جيل من حالتنا سيئة لا لا ماذا لا يعني مع حد يرضى يقبلها مثل حين جمعة تسلعة شي تبيعها من الدهانتها ما أرغي بها ماذا يجب أن يرتصد تبيع يعني بدلها من منامج يستفددها؟ نا فقالوا اوفي لنا الكال وتفدق حينا وعزي يوفي لنا الكال بها وهي رديئة؟ يوفي لنا الكال وهي رديئة بدون من الكرم منه عادي شو يزيد لهم. وتصدق علينا يعني يزيد لنا لا ونحن نحن نحن نحن طلب كل شيء طلب, طلب ماذا قبل ما أنهم يفكرون أنهم يتعوّرون أن يفكرون أنهم يفكرون هنا يصدق عليهم يعني يعطيهم بغير مقابل بجلل الأيض ما هي الصدق هذه؟ لأن الصدق هذه الزيسة في القرآن في المرات فذيكا وهي ما يتديو ذلك الأنبياء قبل أنه تصدق يعني يعطينا بغير ليس لأنها ما شخص في حالة الشدة لكننا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن من نحن من نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن أي قال فأوفي لنا الكيله وتصدق علينا إن الله هيجي المتصدقين. ولا تصدق يعني أنا ما بنفهم هذا الكلام. قال ما راحوا الليل لكننا مش بيفهم أحد الكلام ذي. يفهموا أحد الكلام قال إحنا معنا عفته الله فيرددهم ما حد بيكبلها مش تيجي تذهب لنا باحث. وتصدق علينا يشتوى يبسر إنه بعد أعطه معهم ووو وي... وي... وي... مثلاً معهم بيجوا بيجشكوه بالشكوى الثانية يقولوا, بل... الثاني يقولوا باهوت لكن يبسر قال هل علمتم ما فعلتم هنا ما عاد يحتاجوا يكملوا الموضوع قال جرهم جوا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف يوسف وأخيه لأن تزدريك استويت في يوسف وأخوه هل علمتم ما فعلتم بيوسف يوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون يعني في وقت طيشكم وحماقتكم قالوا عادهن أيضا من ال... يعني من الاسلوب الحسن انه ما بيوبخ مقدار قال يعني يوم كانكم سول ان جاو انتم سول يعني انهم من الادب معهم انهم ما كان بي... يعني ما ما حاول انه يشمت فيهم ويستلث فيهم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون قالوا ان انك لا يوسف قالوا قال أنت يوسف أكيد كانهم قالوا هذا إنك أنت لا أنت يوسف أنت أنت, أنت أكيد إنك يوسف يعني كانهم ذكروا وذروا أين يقول لهم مش سويت يوسف هو وجره وجره بأخو يوسف هو قالوا إنك لا أنت يوسف قال أنا يوسف وهذا اخر توقع ان نسلم ما انا الله فيه يوسف اما ثاني اولا حتى حاجة حاجة تلفت النظر وسط الجماعه يوسف وش ادراك اول يوسف كان في جمال في خارص سوينا بحث به هو ايوه يوسف كان في جمال زيادة وذا مع الكبار جاء في جمال زيادة ما احنا ما تخيلوا في البداية ان هو ان انترفوه فقير وصغير والحين بقى ملك ولكن يقول لك ان الملك سيعود الى الملك سيعود الملك سيعود هو ملك ما الى يبحثوا سيعود الى الملك سيعود الى الملك سيعود الى الملك سيعود الى الملك سيعود الملك سيعود الى الملك سيعود الملك شرط عنده هو يا الملك يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا قال انا يوسف وهذا اخي والله قد من علينا واكرمنا اوصلنا إلى هذا المكان انه من يستدي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين يعني السبب في من في من الله عليه واكرامه له التقوى والصبر وهذا يعني يعني درس للناس التقوى والصبر بتثمر ثمرة كبيرة بتثمر الإنسان في الدنيا وفي الآخر هنا حصل على هذه المكانة وعلى يعني وعلى يعني أكرمها الله هنا قال إليه لي إلى الصبر والتقوى وهو دي قال, قال إنه من يتقى ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المشتين فالله أوصل إلى هذه المكانة على الأحسان ونعم لا لا لا يضيع لا لا قال لا الله لا يضيع أجره لكن عبر عن لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ويصبر لا الواقع هو محسن هنا لا يعني لا لا ويصبر لا الله لا يضيع لا لا لا هنا لا الضمير لا قال لا الله لا يضيع لا لا لا لا قالوا تالله لقد آثرك الله علينا يعني هي حيث قسم بالله قسم بالله آثرك الله وإيش واجعلك تتفوق علينا وفي هذا أيضا قسم فيه معنى التعجب إن الله قد آثره آثرك واجعله يتفوق عليهم واحتاج يزيد عليهم لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين يعني وإنه أشياء كنا لخاطئين يعني. هذه أنا المخففة من السقيلة فإذا جاء الله في الخبر يعني و... و... يعني هو انشان كنا لخاطئين يعني قلت اكيد ان احنا كنا ايش مخطئين؟ قال لا تسريب عليكم اليوم او قال لا, لا تسريب عليكم لا تسريب يعني لا ما عد ما ننب لكم لا تامن وهذا يرضي سماحه يوسف لا تسريب عليكم يعني ما ننب لكم ورانا يعني مسترس فيكم التسريب قالوا تانب تا قالوا اصلف من التسريب ازاله هو يعني قالوا سرب يعني ازال السرب فيه التسريب ازاله السرب يعني التانيب بيؤثر في الانسان لما يضعف جسمه يعني الشحم دي فيه هذا اثر التسريب كذا الا بيذله الشحم دي فيه وقالها لا تسريب عليكم يعني لا تانيب هذا يحتمل انه لا تسريب عليكم اليوم يعني ما نننب لكم اليوم خلاص ورجع قال بعدها يغفر الله لهم واحتمال آخر لا تثريب عليكم وقف ورجع الكلام جديد اليوم يغفر الله لهم خلاص غفر الله لكم يعني كأنك كان اليوم يغفر الله لكم يعني بيطلب من الله المغفرة عاد أيضا بيطلب من الله يغفر الله لكم بيطلب من الله أن يغفر لهم وحين طلب في الخبر خبر قالوا للتأكيد على حصول هذا الشيء إن الله يباغفهم ين باغفهم وهو أرحم الراحمين. قالوا إحنا الله قد الله علينا كنا قال خلاص الله يغفر لكم هذا عالم مباشر بأن الله يغفر لكم مؤكده بأنه جاء بصيغة الخبر هذا يوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي إلا أنه سامحهم هو لكن عزيزي ربي لا هي لكن ما بلاهم ذا الحين بالنسبة له إن الخطأ يعني خطأهم خطأ في حق يوسف وأيضا في حق الله هذا السام لا هو السام يوسف حتى باللاحظ في من كرم يوسف إنه ما بيتح يعني ما بيتكلم عن خطأ يعني هو في حقه لا بديعي ربنا يغفر لهم اذهبوا بقميصي هذا قالوا خلا جميص من قمصانه وقال اذهبوا به فألقوه على وجه أبي اسبوه على وجهه يأتي بصيرة، وناجاه قد قال قد إيش بقذفت عيناه من الحزن ما عاد بيستطيع، ياقف فقد النظر قد السواد اللي في عيونه قد أبيض من الحزن على يوسف، ورجع قال لهم يوسف قال هاي ذهبوا بقميصي هذا وفلقوه على وجه أبي يأتي بصيرة، مو إيش برجع يبصر ويجي هاي وقتوني في عليهم أي معين، وجاو انتوا ابيين وكل العائلة سلام على جيران ها ادري اكيد قد لا نعم قال ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا اجد ريحه يوسف لولا ان وهذا ايضا عجيبة قالوا مبلغ خرجت من مصر في <تصفيق> الاردن لا جاءوا في مصر رجعوا جاءوا وضاع في الشام شيء في الاردن الشام وين هي الشام في بلاد الشام كل لازمها بلاد الشام قال ما الحين خرجت القافله من مصر خرج يعني خرجوا بالقميص ورجع قال شم يعقوب شم رائحة القميص يعني هو راحت يوسف من من القميص يعني نعم قال ولما فصلت العير بلاخ يعني الاجتماع فصلات يعني خرجت من من من القرية أو من مصر ما بدي فصلت عتاب بعيد فهمنا الآية ولما فصلت العير وقال أبوهم إني أجد ريحته يعني قيل إنها أرسل الله يعني عن طريق القرية والريح والريح على الرياح وقال وفرس الرياح الى, إلى عند الى فقال الله أنه هو ذي شم. فقال اني لا أجد ريح يوسف. لو لا أنفندون لكن ولكن بعد يقولوني نخرف. أنفندون يعني ينسبوني إلى الفند وهو يعني اللي مع ابنه. بعد يقولون وقال وبعد الله القديم. ايه صح ما جال عزيزي من اكل لا عزيزي هذه عنده هذه حولة هذه حولة قالهم كذا قال, قال لو لا انتو تفندون قالوا سالله انك لا في ضلالك القديم قالوا هل لان سيدي يا يعني كذا ما عادت في التوبة و... ايه ولان نبي بخل يوسف قال هذا عندك في يوسف وهم بان عندهم مات وقال لهم دري 5 سنين قالوا سالله انك لا في ضلالك القديم سعجبوا وقالوا عزيزي يا كلا لا, لا, لا, لا, لا, <تصفيق> <حسنة>. <تصفيق> أه؟ لا هم بيجوب هروايات لنها مقتربة بيقولوا ما هم انك للزمانين سماء منا قالوا بعضهم زمانين ايه لكن قالوا بعضهم يعني بعضها البيت ما هي الا كذا لأنه راح يعني عاد الصغير ها to... راح عاد الصغير ورجع وروح لقيه عاد الشاب ما قاعد لا سبع الشاب الدنيا بتسيل فلما أن جاء البشير ألقى على وجهه فرس الدبصير قال فلما جاء البشير بالرسالة وبالقميص قال ألقى القميص على إيش على وجهي يعقوب عقب فرس الدبصير رجع وابصر وهذا من يعني من يعني من الأمر أمرا الخارجة ما بل رجع بالقميص فوق طب يا عضو تميس ابن الحين رجع لها ها يعني صحيح ما هذا المعجزه المعجزه بيقولوا لان ما حد يدعيها ولا لا شيء خارج عن المعجزه قال يوسف قلت ما هي المعجزه هذه بيقولون الاصلاحي عشان يجيب الادعاء فيه قال فرست دبصيره قال ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون ما أقول لكم الظاهر حين قال إنه ما قد مات هذا وحده وحين قال اني قد إني لأجد وريحة يوسف ما أقول لكم قالوا يا أبا نستغفر لنا ذنوبنا إننا كنا خاطئين قال هاي استغفر لهم قلت يعني كانوا خاطئين واكيد إننا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم رب قالوا هابرجع استغفر لكم ما استغفر لهم يعني في تلك اللحظة قالوا بعضهم إنهم أخرها لقل الوقت جو أفضل ومثل الوقت السحر أنا أراج أن يأخر هذا الوقت السحر إنهم أفضل قبل الدعاء وبعضهم قال أيضاً إنهم الدعاء بالغرب يدعي لهم وما هم عنده في أفضل إنهم الحين يدعي لهم وهم عنده قال لا قال قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف قاينهم يشلوا و أخذوا أباهم و أسرهم قالوا باجوهم حوالي سبعين واحد أسرة يعقوب يعني أبناء أهل يعقوب هو إسرائيل وابناء الحد عاش وذرياتهم واهلهم قال فلما دخلوا على يوسف أول ما أصلوا قالوا يوسف خرج استقبلهم فقد دخلوا ماخر وضرب لهم مكان قبه خيمة قال فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوا يعني ضم ابواه إليه وقربهم من عنده, عنده. ورجع قال وقال ادخلوا مصر لحين كنا لكم نستقبلهم خارج لأنه بعد ما قال دخلوا ورجع قال ادخلوا مصر لأنه ضرب مكان او خيمة خارج يجل يستقبلهم وخ يعني وخرج في وفد كبير قالوا خرج هو الملك واربعة الف جندي ومدري كم من ال يعني الناس قال ايش وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امين يعني ادخلوا مصر يعني آمنين إن شاء الله قالوا إن للآمنين قال إن شاء الله ورفع أبويه على العرش عندما دخلوا ماثر وصلوا عند المكان حقه كان مع عرش يعني كرسي بريد. ورفع أبويه على العرش على الكرسي حقه وخروا له سجداء سجدوا كلهم أولاده وأبويه أبويه راحنا وقاموا سجدوا له جما. فقال سجدوا دالحين هذي قلنا لكم إن السجود في قلوب بعضنا مشكل، ان ما يجوز السجود لله. فقالوا أصل السجود إذا كان السجود معنى العبادة ما يجوز لله الله ما وسابر. ما اذا إذا قلنا إن يشتروا سجد يعني معنى العبادة معنى سجدوا لله. يفتروا بعضهم لذلك يشاهدوا معنى العبادة وقال سجدوا ليوسف يعني لجل يوسف لكن سجدوا من لله يعني سجدوا الرب لأجل يوسف قالوا هذا النعمه هذه وصلوا لجل يوسف سجدوا لله يعني لجل يعني هذا النعمه هذه نعم عضها على يوسف سجدوا لله شكر. إيه سجدوا نعمة, نعمة كبيرة وقلت باقي يسمى ولهم وعفو عنهم وباقي يجدوا ما كانتهم كبيرة عند الناس سجدوا لله هذا تفسير فمن هل هادي بيقول كذلك وتفسير آخر انه سجدوا يعني ما المراد به بالعبودية المراد التعظيم والاحترام وباقي يصبر ما تجد معنى الاحترام ان يكون لغير الله الله إذا كنت بها شر من ما جاءوا بها فإما جوا معنا سجدوا احتراماً ما هو عبادة وخبور وجوه اللي يسف نفسه ولا جوا سج مثل ما بيقولوا في أي في آدم وما أن يكون سجود معنا تع عبادة إذا عبادة فده فسجد لله فده قال إيش ورفع أبوه على العرش وخرجوا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤيا قال هذا تأويل الحلم ذي الحمت قال أحد عشر كوكبا والشمس والقمر قال هكذا وضيها الحمد فسر بيقولوا الظاهر أنه أبو ما بلنا نبهر الروايات بيقلوا أنه ما جاءكم ماست بيقولوا في الروايات والله أعلم بيقلوا أذي بيقلوا ماست أمه لأن قالوا نرجع الزوج ابوه في خالته وهي في يعني بتقنبه وياه في البداية جاهب من دراس أمه فماذا يسجدونه لكن ما احنا في حاجه تقول ابوه ما له لا لا ما هو جعلنا. قال نعم قال ورفع قال هذا تاويل رؤيا من قبل قد يعني رؤيا هذه ممتقدمه قد جاء على ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو سنبي يعني الله احسن بي يعني احسن اليها حين اخرجني من السجن ووصلني الى هذا المكان وجابكم من الاماكن من, من البدو مكان بعيد وجمع بيننا وقد احتنبي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي دخل الشيطان نزغ يعني دخل يقول مطابل لطف من ما نعبدوا على ما يعني ما أنبهم ما أنبهم نائيا وابلا بيستغفر يعني لا لا لا لا لا لا يعني أنها أنها يعني فيها شعرة لنا إن واحد يكون يحاول يحسن الخلق مع الناس ومع أخواته ولا يكون يحاول ي... يعني ي... يعني يكلهم تشام له صدق له صدق إن له مقدا عتده وجب بلا مو بلا لا يفسر يفسر بكافي يوسف واضح أفضل مدي وقع عليه ولا سبر في مال حاجة ورجع بيعبر قال هاي الشيء دخل بينه يعني ما ذكر ما أي إشارة إلى أنهم إيش عليه على ونذغاء المعنى أنا ذغاء طبز نخس اللي بيقولوا كمان نخس الحيوان فلاجل يقوم ونزغ الشيطان يعني كأنه طبز بينهم بقول طبز بينهم يعني طوى ملفتنا بيجيل أنها مثل الحيوانات كمان طبزها واحد تقوم تتحرك يبقى مثل الخبلة المجنونة عدي بيبيع هذا ونذيل حسنا كذا هذا معنى النزق هو يعني ما, ما ما قال ما بينم على خطأ ان على صواب من بعد أن نزق الشيطان وبيني وبين إخوتي ان ربي لطيف لما يشاء يعني وصلنا إلى هذا واكرمنا وازال عنا العداوه وجمع بيننا إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتين تني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث لأننا قلنا أصبح يا جمعة ملك عظيم ملك يعني لأن حتى حتى في مطر ما على ما بيقولوا في الروايات إن تولى على خزائن الأرض وكان بيبيع قلنا له وكان بيبيع أول, أول سنة, سنة, سنة لما تملة الدراهم والدنان ورجع بيبيعوا بالحيوانات يسلموا الحيوانة جلجي لهم حب ورجع بعدها بيعوا أراضيهم فآخرها قال بيعوا نفسهم من جلجي لهم حب فما قد تأكثرهم عبيد وابلا رجع قالوا بعد قالها قال ايه قال اشهدوا انكم احراروا واضلقهم فلذا بيقلوا ان النبي صلوات الله عليه وعلى آله قالنا انه عفاء عن اهل مكة قال بها يفعل مثل ما فعل اخوه يوسف ويعفي عنهم قال إذا بوف عنده بالطلاقة. جاء بالمملك عظيم حتى قلنا تاع الملك كان بيجوا تابع له الظاهر. جماعة كان الملك هذا لأنه في الواقع بلغ تبع الملك لكن كان الملك بده مثلاً تابع له. جماعة شاردة يوسف. مصح. مش هنبل فيه قراءة. نعم، التفسير ما مدري مخلوها في الزمان الزادية، وكانها أذراك، يأخذك نعم، <تصفيق> كان عاقل، لا قالوا أنها أسلم قالوا أنها أسلم، يرون أنها أسلم ودلحينها ما تبعد أنها يعني هو بيقولون أنهم إن من الفراعنة بيزمهم وما كل الفراعنة كان مسؤل ما هم ذلك الفرعنة كان في زمن موسى دلحينها بيقولوا قالوا في بيقول واحد من الدكاترة أنهم في بس في الاسم هذيك الاهرامات بيجي ناس يحجوا معهم في اليوم في السنة يعني يوم في السنة ومعهم ورجع تحذروا ووجدوا في عنا عنده يعني كتابات من ضمنها يعني شهادة بأن الله واحد احد لا يشبيه شيء من مخلوقاته يعني منزه عن عن مشابهات المخلوقين كل ذا العبارات موجودة هنا عنده في يعني عند ال عند الأصنام حقتهم إيه قالوا ربما أنها ذيها الفرعان يعني أخناتون اللي ثم بيقولون أنها أخناتون اسمه يعني عادها موجود إلى الآن يعني كتابات في هذا الدعوان يعني فيها توحيد لله وجهاده يعني بالتوحيد وتنزيه الله عن مجابهة المخلوقين وعن كوفد ويعني وأن الآله الله الله واحد قال, قال وعلمتني من تأويل الحديثي فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ناصري والمنعم علي في الدنيا والآخرة وهذا أكبر نعمة توفني مسلما وألحقني بالصالحين طلب أنه يتوفى ومسلم يعني لا يمثل الله يمثل على إيش ملة الإسلام وألحقني بالصالحين سبع الصالح من آباه ولا الصالحين عموما ذلك هذا الحين هذا الكلام الانتهاء قصة يوسف ورجع الخطاب إلى نبينا محمد كله في في الله إلى نبينا محمد قال الله يعني ذلك يا محمد من أنباء الغيب نوحيه إليه نقول لك به وخبر لك به وما كنت لديهم إذا يجمع أمرا يعني لأن الله حكى لها أشياء حتى فيها سرار عندما كان يتمعوا وعذبوا النجمة في البيت يعني أشياء يعني خاصة سرية وما كُنْتَ لديهم إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وهم يمكرون. يعني ما كانت عندهم يعني لأنه حق الله هذه القصة لك كأنه حاضر عندهم فقال هذه أنت عرفت أنت الآن ودرين ما كان بيحصل حتى ما كان بيتناجيه به حتى أنت يوجه هالي أموه وتحظروا مثلاً ايه أشياء يعني مثل الأسرار قوضت إبلاحك الشراب وكفتاته يتبعون أنه وتواهر أخبارهم نعم وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ما جئت حاضر ولكن درئيساً ما بأي شيء طريق إلا الوحيد في دراء الناس أن هذا كتاب من عند الله وأنه وحي من عند الله وأن النبي ما يمكن يعرف الأن لأن هذا التفاصيل الدقيقة حتى ما كانوا يعرفين الله ما كان يستطيعون يعني يحقوها بهذا التفاصيل قال وما أكثر الناس ولو حرصت بهم مؤمنين لكن قال ما أكثر الناس لو حاولت أنت ما مؤمنين يعني أكثر الناس وأغلب الناس بي يغلب عليهم الكفر وعدم الإتياج يتباع الحق يعني ولو قدم عكب ودليل واضح ما, ما هم نافع فيهم ما مؤمنين ما مصدقين ولا هم نافع فيهم يعني مع أنك شيء واضح أنه من عند الله وما تسألهم عليه من أجر إنه إلا ذكر للعالمين وما عليه من أجل إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة وبعثة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره انا ومن اتبعني أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاجبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأت الرسل وظنوا أنهم قد, أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من مشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل لشيء وهدى ورحمه لقومي يؤمنون قال لا ما اكثر الناس ولا حرصت بمؤمن هذا واضح ان الاخبار ما هي الا عن طريق الوحي ودي يعني الذي المفروض ذي ما بي قلبه ويترك العناد وال يعني يتجرد عن العناد باؤمن لأن هذا ادله واضحه واضحة على أن هذا من عند الله لأن النبي نفسه ما كان يعني حتى ما كان عند ناس بيدرسوا ولا يتعلموا القصص يعني أخبار الأولين ما كان بيجارس أحد منهم ورجع يحكي هذا القصص بهذا التفصيل ولكن قال الناس ما هو نافع فيهم كذا بيتركوها عناد وجحود ما هو اللي ما قتنعوا وما اكثر الناس ولو حرصت ولو حاولت ما تستطيع ما هو نافع فيهم ولو لو حرس بمؤمن ما همؤمن، هم وما تسألهم عليه من أجر. قال انت يعني ما يعني ما معم وجه يتعذروا حتى ما هخائف إنك بتأخذ عليهم أجر مقابل هذا الكلام. قلي قلهم يترف الإيمان يعني ما معم ولا عذر في ترك الإيمان. ولا حتى تحقق وما يعني حتى ما ما مقد متنتش إيش أجر على هذا الذي بترويلهم وتحكي لهم. إيه قال وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. يعني أنهم جحود وعناد ما بعده ما معهم يعني أنه يدلهم على ما يصلحهم وعلى ما يكون يعني من أجلهم وما ينفع بهم وكأي من آيات في السماوات هناك أي يعني كم كم من آية كأي من آية يعني كم من آية لا في على هو عليهم. ما حق عليهم اكبر ولكن يعني, يعني, يعني لا يقول واحد بعضهم بطل يقول ما بلاقي شيء مننا احنا نسوي لك كذا ونسوي لك ده. قال ماشي منكم اا عاد ابلغ يعني ان دبورهم هذا تتبعوه ما يشتي ولا يشتي منكم حاجه من ما يشتي منكم ايير ولا, ولا شيء يعني البعض قد يتنصر ولا ما هو لاحد يعني لا يقول بعضهم يهم يصدق لنه ببارده مش شيء ما يجتي منكم شيء استبعوا ما لا يدعوكم عني قال وكأي من آياته في السماوات يعني كم من آية في السماوات آية بالدل على ربي وعلى عظمته والدل على انه واحد كم من آية آيات كثيرة في السماوات والارض يمرون عليها بيمروا بها ويذكرها ولا يحين فيها وكم من آياتهم في السماوات والأرض يمرون عليها يعني يدركوها يمروا عليها ينتبهوا لا ولا يعني ينتبهوا لا ولا يعملوا فيها ويعرفوا ايش الحق مثل الحين يرى مثل الشمس تظهر من ال... يعني حركة الشمس والقمر ذهبي بيجي و وجيها الليل والنهار ودائمين و... ويعني وانتظامها منتظام يعني منظام دقيق وعجيب وقال يبرون عليها وهم عنها معرضون يعني ما يستفيدوا منها ولا يعني يعني وما يؤمن اكثرهم بالله إلا وهم مشركون قال هذا لا عجيبه ما يؤمن أكثر الناس وأكثرهم قال الا وهم مشركون خبعتهم قال جولة عندك بيؤمنوا بالله لكن عبي يقولوا بلغنا ما نفع أو في شركاتنا، قال الإمام زاد قال لا ال إيش؟ الشربة، بالله، ورجع يقول يشبه بالملوكين، وجاءوا قسم إيش من الحين يبي يعبدوا الله، يشركوا يعني يعبدوا الأشياء عليه، المجسمة، هني يعتقد إن الله معه يدل ومن الله معه واجد ومن الله معه كذا ورجعوا جاوب يعبد ذي كذي، أذي أذي بيو بشبه بالملوكين، وجاءوا يشركوا بالله. وهو زعموا من بالله قال ما من أكثرهم قال إيش إلا وما من أكثرهم بالله إلا هم مشركون نعم صحيح زاروا بيسبروا من بعد لله ومن قبل من يعني من وبنية إسرائيل كان فيهم جبر وتشبه نفس يعني عجيب نفس الفرقة ذيك عند المسلمين كانوا به فرقة بزما يعني مجبرة ففرقة عادلة وفرقه بشبه الله يعني بيجعله الجسم نعم والله قال نواه ناي ناي وفرقه على الله جسم كذا وناس ينزه وناس يعني يتستر كذا لا ينفع عن يعني الفرقه دي عند المسلمين كان موجود عند وبقال يجي ما يجي يقول يا يا على قد ارياء قال قال رب زيد هذا ما الله هو مجر اذ أن تأتيهم امِنوا من عذاب الله او تأتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون يعني غريب امر ذالك يعني يشركوا ما يؤمنوا ويذوب مع محمد الله وافحاء ما بلا عنده كرمش امنين ان هي عليهم غاشيه يعني مصيبه يعني طامه كبرى تغشاهم مع إسروا يتخارجوا منها عاشتهم من عذاب الله كأنها عاشة يعني يغشاهم حطبا أو تأتيهم الساعة والذات يوم القيامة بغتة ولا هو من أي واحد في أي ماتي وهم لا يشعرون وهم ما هم انتبه وهذا مشكلة يعني يوم يوم القيامة واحد ما قدوا منتبه انتبه ولا والله أنا برجع تجي كذا يوم القيامة برجع يجي ون يعني ما أنت رجع. برجع تدري إنه برجع يوم القيامه الله ما دلنا واحد برجع يوم القيامه بل جعلها قال بسعتينا فيها. هو ما قد يما على يوم القيامه طبعاً. لا لا ردينا بعد ماين. قال لدي عندك تفسير أولا يقدم ودي عندك ما النبي هذا والله يهف لأنه ما هم دارين ما تخطى لهم ربي قال أو تأتي هم الساعة فغتة وهم لا يشعرون كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني قل هذه سبيلي أدعوها إلى الله وإلى التوحيد الله على بصيرة أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني عدو انا على بصيرة ومن استبعني. كذلك. يعني هذه الظاهر انه الايمان بالله. بس. بس. وعدم ايه وتوحيده. لهم قال ربي قد آتتني وعلمتني. فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا ولا اخر. توفرني مثل ما قبل الله ندعوها الى الله وتوحيده نعم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني ذهنا النبي محمد قل هذه سبيلي ادعو الى الله وانا على بصيره يعني على ثقه وعلى امر واضح وعلى حجه بصيره يعني حجه من حجه واضحه انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين وسبحان الله نزهه عن الأش عن النفس وعن عن مجابهة المخلوقين وعن يعني التعدد في الآله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرآن في الأرض به بالنبي محمد قال أنا ما بنرسل الله كذا ما بنرسل الله رجال عالشرطوا يقولون إن لا يرسل رجال يعني بشر واحد مثلنا والله ما بنرسل الله رجال نا هوس أسماء جا ما قد جا غير ما جاء جنس آخر ما كان من رسول ملاكه. البعض بيقول ليه ما يجي لنا ملك. ما برسلا رجال يعني من البشر. وما أرسلنا من قبل كإلا رجال يوحى إليهم من أهل القرى. قالوا بيتخزن من أهل القرى يعني كانوا من مناطق مسدنه ما هم من البدو. لما جوا معرف قال. أَفَلَمْ يَسِيرُوا في الارض ما قد ساروا وسافروا فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم وابصروا كيف اخبار السابقين وهذيه يعني رفض الايمان بانبياءهم هذيه رفض يعني الحق بانبياءهم ومتابعتهم كيف ان الله عاقبهم فلم يزروا في الأرض فانظروا كيف كان عاجبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين استقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا ولا كذبوا نافع جاءهم نصر من قال حتى إذا استيئس الرسل قال يعني والله بيترك الرسل ويخليهم ما بيعني بيفرض يفرضهم بالقوة عبادي يعني يخليهم ويدعوا ويخليهم بالحاله حتى لا يقولوا ايش ما يقولوا بعض الناس هم انهم عاد ما عاد ربنا سبحانه حتى إذا استيئس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا ولا ظنوا انهم قد كذبوا ان يعني ما قال يعني مثل ايش يعني معدهم عاد ينتصرون ما عاد يمنتصرون قد كذبوا ذولا وقد قد تقر تكذبهم ما عاد نغلبهم قال لما يجي كذا ويرجع بيجي ايش بيجي الله بالفرج جاءهم نصرنا يعني في يحتاج الله يمهلهم ويخلي بينهم وبين من يدعو إليه حتى يعني لما يجي يدبر الياس في قلوب الناس فما يتسجدونه مع جاي النصر فنجي من نشاء عندما يجي نصر من الله ولا يرد بعثنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبره لأولي الالباب كان في قصص الماضين ما الانبياء والله حتى يعني حتى هذا يوسف واخوته عبره لأولي الالباب عبرة في يستفيد منها اصحاب العقول وايضا دليل للناس المعرفة ان هذا رسول رسول من عند الله وان ما جاء به هو من عند الله لانه ما يمكن يتكلم به من راسه ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يده ما حديث بإختلقه في هذا القصص ولكن تصديق الذي بين يده يعني دي قبله دي قبله ما يعني هذا ذكر في الكتب السابق هو بأيد ما في الكتب السابقه ولكن تصديق الذي بين يده وتفصيل كل شيء وبالتفاصيل ودقه في لا لا ذي بين يده ذي قدام ذي سبقة يقول بين يده يعني أمامه يعني في هذا ذي أنزلناه من التفاصيل والقصص والذات قال وصدق يشتبيلهم هذا ما هو جب يخترع هو ما هو جد في هذا ما هو جد في وهذا بيصدق إذن هذا ذي بيجبها الرسول ما هو حديث مفترى ولكن تصديق الذي بين يده يعني تصديق ال يعني <تصفيق> لا هو القرآن. <تصفيق> <تصفيق> يعني هو القرآن بيصدق. <تصفيق> هذا أذى هو قال ما قالش ما كان حديثاً نفترض هذا القصد. أذى <تصفيق> الجواب. بيصدق الأكتبة السابقة لأنه ما في الأكتبة يعني بيقول لك هذا الذي ذكر الله موجود في القرآن هو ما في ولكن <تصفيق> الذي بين وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة اللي قاموا يؤمنوا والله والله